لك عشان الفكرة توصل ان من حيث الموضوع في جزء تتقبله الشريعة الاسلامية للتصويت ومن حيث الموضوع في جزء بترفضه بالكلية اللي هو ما كان في الديمقراطية وخالف الشريعة يعني التصويت في, ال... في الديمقراطية ممكن تصوت على شيء يخالف الشريعة يعني ممكن يعرض على الناس قانون للتعامل بالريب يقبلوه او يرفضوه التصويت في الإسلام لا يجوز أصلا أن نصوت على أمر كهذا لأن في حكم قاطع في الدين بالنهي عنه في الإسلام على سبيل المثال النصراني, يضع... النصراني لا يشارك أصلا في إبداء رأيه في هذه المسائل لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما قد البغضاء من أفهم وما تخفص درهم أكبر. في الديمقراطية لا النصراني يصوت وصوته زي صوت المسلم في الإسلام الفاسق لا يقبل شهادته في الديمقراطية تقبل شهادته عادي فده الفرق الموضوعي ما بين الشورى في الإسلام اللي فيها ان اهل الحل والعقد بيستشاروا من قبل الخليفة وعوام الناس بيستشاروا برضو فيما قد تسميه انت في العصر الحديث تصويت او انتخاب او اوضاء رأي او ما الى ذلك ده فيش في مشكلة لكن مين اللي هيبدي رأيه المسلمين العدول إنما مش هيكبر رأي الكافر ولا رأي الفاسر مثلا ده, ده على سبيل المثال فهي من حيث, من حيث الموضوع الإسلام هيقيد بعض الضوابط اللي لا يمكن تجاوزها على سبيل المثال إن لا يسمح بعرض شيء فيه نص قطعي سواء بالحلة او الحرمة لرأي الناس لأن خلاص ليس بعد حكم الله رأي تمام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره لكن على سبيل المثال عايزين نبني مستشفيات نسأل الناس ايه المشكلة حازم تجوزت النقطة إلى... الى نقطة التشريع التصويت في التشريع انا اتحدث عن التصويت في اختيار الحاكم لازلت في... في... في النقطة الاول الان اتحدث يعني ما هيش في نقطة ان نصوت على, على حكم يتضاد مع الشريعة لم اصل الى هذه المرحلة بعد انا اتحدث على كيف نولي هذا الحاكم لدينا آليات في تولية هذا الحاكم في الشريعة توجد آلية مثلا الشورى الآن انا أسأل الآلية التي تتبناها الديمقراطية الآن بما تسمى بصندوق الانتخاب أؤكد أن صندوق الانتخاب هو مشاركة جموع الناس في اختيار الحاكم قبل أن نذهب إلى جزئية التشريع هذه النقطة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أم تتعارض مع الشريعة الإسلامية ببساطه بنفس النظام الديمقراطية تتعارض لانك بتعطي حق للكافر ان يصوت بتعطي حق للفاسق ان يصوت وتجعل رأي المسلم زي رأي الفاسق زي رأي الكافر اما لو طبقنا جميل. النظام الاسلامي هن هن هن الناس هتصوت برضو بس مين اللي هيصوت هيصوت المسلم العادل جميل. ويستسنى من التصويت الكفار والإيه والفصاق لان ربنا سبحانه وتعالى امر برد شهادة هؤلاء انما لازم نستشير زي الصحابة مستشار الله فاهمت الفكرة إذا جز الجزء الأول أنه ليس لجموع الناس الحق في أن يصوت فهناك فرق بين مسلم وكافر وفي حتى في وحتى وحتى بين المسلمين على سواء الآن نحتاج إلى من هم عدول لكي يختاروا الحاكم إذا اختيار الحاكم لا يكون لجموع المسلمين حتى بينهم إذا نحن نحتاج إلى إثبات عدولهم وأنا أتسأل كيف يثبت عدل الشخص ولا الشخص الشخصي. الشخصي؟ هو العكس هو الحاصل إن الأصل في المسلم العدالة ويستثنى الفصاق المجهرم بالفسق يعني الإسلام لا يتشوف إلى معرفة من هم العدول الإسلام بيجعل الأصل في كل مسلم العدالة ويستثنى منه من جاهر هو وناقض هذه العدالة بفعل الفسق الظاهر اللي هي الإصرار على المعاصي الظاهرة والاشتهار بها وده بيبقى معلوم لدى النقابات أو الهيئات أو المؤسسات المدنية أو غيرها يسهل ان يبقى هذا الشخص على سبيل المثال تاجر مخدرات يبقى لا تقبل شهادته وده على فكرة حتى في بعض القوانين الوضعية بيستسنوا بعض فئات من التصويت يعني ده شيء حتى واقعيا و. و وعمليا وعملياً على الأرض يسهل جداً معرفته والله أنا كيف يحدث هذا الإجابة كيف نعرف عدالة هؤلاء الناس؟ ناقشنا مرة أستد حازم حول أن قلت الحضرتك الأصل في المسلم العدالة أصلاً أنا مش أنا مش محتاج أسأل عن العدالة هو شعار هو هو شعار يحتاج إلى تفصيل أنت تعرفها ثانية سأكمل الفكرة تحدثنا أنا وأنت في أحد النقاشات حول في سنة 2023 نحن في نقطة الصفر لنعود بالخلافة ما هي الآليات السياسية للذهب نحو الخلافة في 2023 والطرق نذهب نحو استعمال السلاح وغيرها انا اليوم أتساءل في 2023 ونريد آلية كما تفضل. تفضلت وقلت في أن نختار الحاكم الآن الأصل في المسلمي العدال هو نقطة إيمانية لن أسلم لك بها لكن سأتجاوزها الأصل في المؤمن العدل. الآن ماذا يفعل هذا المسلم لتجرد منه صفة العدل؟ طب من جاوبتك يا أستاذنا قلت تنتفي العدالة بالفسق الظاهر وهو المجهرة بالمعاصي بس جاوبتك عليها والله إذن المعاصي اللي هي حافظ المعاصي الاشتهار بالكذب بقول الزور الاشتهار بالزنا الاشتهار بال. بالفواحش والمنكرات اللي اشتهر المرأة بالعري هي دي الفواحش الظاهرة اللي بتخرم عدالة صاحبها إذن اللي اشتهر بكاسف المحصنات كما هو مذكور في القرآن وصف ولا تقبل لهم شهدتان عبدان ولكم الفاسقون. إذن كل من عرف عنه كذب كل من عرف عنه كذب أو سرقة أو أي عمل فاسق كما سميته لا يحق له أن يختار يختار من سيحكمه ايوه طبعا لانه غير مؤتمن في الشهاده جميل اذا في حال الآن نضع هذه النقطه على المستوى العملي عمليا اليوم كيف سيحدث هذا الأمر في بلد يضم مئة مليون شخص مثلا انت كده كده انت كذا كده طالما السؤال بتاعك واضح فانا جاوبك اجابه واضحة انت كده كده عمليا لا يوصل إلى الحكم الاسلامي اليوم بصندوق اقتراع ما فيش الكلام ده الوصول لحكم الإسلام طول عمره اصلا من يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وفي ظل هزيمة المسلمين لما بيجوا ينتصروا بعد كده ما بينتصروش بصندوق ابتراع في دماء بتسال وفي جهات بيبذل وفي كفار بيحاولوا أن يحجموا المسلمين ويحاربوهم يعني الموضوع مش هيطرك لك كده مفروش بالورود إنك تحط صندوق عشان تجيب خليفة مسلم يحكم بالشريعة ما فيش الكلام ده إذا ده حاجة ما حاجة مش حاجة هيظهر إلا ب هو اليوم أنا, أنا اخذت منك المعيار اخذت منك شيئك نخل... نعرف به من سيصوت كل أسئلتي اللي معرفت هذا الشيء الآن لما أضعه على المستوى العملي سأسأل وأقول الآن قلت أن كل كل إنسان قام بفسق سيحرم من التصويت أنا أسأل عملياً في بلد يضم المئة مليون شخص كيف سيحدث هذا الأمر؟ ما هي الآلية التي ستستعملونها في إثبات فسق المئة مليون ولا أعضاء المواطنين من المؤتنين من المليون توقف قديراً نفس من هذا التصويت نفس الآلية بالمل اللي بتجعل في القوانين الوضعية لإثبات ان فلان مجرم بيتحط في البطاقة الشخصية بتاعته علامة معينة ان ده صاحب سوابق مثلا ان ده عنده جرائم سرقة أو ده مثلا متهم بجريمة قتل وعقب فيها أو ده مثلا يتجر في المخدرات موجود الكلام ده حتى يعني ده مش أمر غريب ولا حاجة فالإسلام فيه نفس الكلام ده لما في المسلمين بيأتي شخص يستشهد بيسالوا عنه الناس اللي موجودة معاه يسأل عنه القاضي بتاع المنطقة او شيخ البلد او المسؤول اللي في المنطقة اللي هو فيه فولندا ايه فولندا مشتهر بالعدالة والتدين وكذا فولندا ايه لا ده فولندا مشتهر بشرب الخمر والنساء فمعروفة يعني ماهيش قصة في ظل التقدم التقني الموجود سهل جدا انه يوضع خانة سهل جدا انه توضع خانة معينة في البطاقات الشخصية تحدد هل هذا الشخص مشتهر بفسق ظاهر او مجرم او معاقب على جرائم من زي قبل تخدش اصل العدالة ام لا سهل جدا تتعمل طب على افتراض ان واحد ما ما اكتشفناش ابدا قبل كده إنه, انه عنده جرائم خلاص يبقى يعد في الاصل انه عد والله <تصفيق> عا صحيح حازم هذا وش شوف في النقطة الأولى نطحونا تلث... عدة إشكاليات وجدنا عدة إشكاليات أنه سألتك في النقطة أولا نحن الآن في 2023 في نقطة سفر أنا من قولك هذا أفهم أن الانتقال إلى دولة الخلافة في الزمن الحالي من غير آلية رفع السلاح والانقلاب على هذه الأنظمة هو أمر غير ممكن لأن الآلية اللي طرحتها الآن في تح... في كيف نعين الحاكم هذه الاليه يجب أن تكون في إطار, إطار دولة قائمة أساساً دولة إسلامية قائمة أساساً لكي تتعامل معك المؤسسات هذه الآن جميل الآن هذا أمر في إطار دولة قائمة أما إذا تحدثنا في من المنطلق أنه سنقوم بدولة الخلافة هذا أمر مستبعد. الآن النقطة الثانية على أننا سنسأل تقول أننا سنسأل في عدل هذه الأشخاص سنسأل من؟ سنسأل أشخاصاً لديهم ثقة أساساً عندكم مثلاً الآن أنت تحتاج أن تحتاج إلى تنظيم هيكل في هذا الأمر. أنه كين قيادة لهذه لهذه الخلافة من عينها أساس لتقوم هذه الطيارة بالسؤال فقط. أساسي نفس أقول. الكلام موجود أصلاً في النظام الديمقراطي. يعني حتى نظام الديمقراطي نفسه بتتعمل حاجة اسمها لجنة الانتخابات هي اللي بتحدد من له حق التصويت بل بتحدد يصوت في أي دائرة كمان. هذا دا موجود طبيعي أصلاً. دعني أعود إلى حازم دعني أكمل فكرتي وأنا مرحشون قطعك أنا أقول أنه الغاية من هذه الانتخابات ولا الغاية من الأمر التي أتحدث أنا وأنت به هو تعيين ولاة أمر الآن أنت تتحدث وكأن ولاة الأمر أساساً موجودين وهم سيقومون بالتقص عن هذا وذاك وذاك وذاك لمعرفة عدلهم الآن بحد هذا الأمر يدل على أن هناك أناساً أساسا ادعوني ولاه الامور اللي على الناس الان انت تقول هذا اساسا ما يحدث في الديمقراطيه انت تقول أن أساسا هذا ما يحدث في الديمقراطيه الان اشترب انت انت نظام حكم لا يريد أن ياخذ من الديمقراطيه انا احاول أن أبرز التناقضات الموجوده عندك ما فيش تناقضات لا لا لا ما فيش ما انت انت قلتني حاجه ما قلتهاش اصلا ما قلتش هناخد من الديمقراطيه إشرح. إشرح. اصلا ما قلتش ابدا بالعكس ده انا قلت الشوره اصلا في الإسلام كده كده موجودة اصلا وهو سؤال الناس عما يريده يعني أنا لو هسأل الناس انتوا بتطلبوا بايه كل شخص أسأله حتى الطفل الصغير يعني لا يشترط ان أنا أقول مش هسأل النساء هنسأل النساء والأطفال وهنسأل حتى النصارى يعني لو انا هاسال انت محتاج ايه فده محتاج مستشفى ده محتاج مدرسة ده محتاج تزبيط طرق ده محتاج مثلا خدمات معينة نسأل فيها كل الناس طالما هما من رعاية الدولة الاسلاميه لكن انت بتتكلم مش في دي بس بتكلم كنظام عام بقى كامل يشمل التشريعات اللي هتدار بيها الدولة يشمل الاشخاص اللي هيديروا الدولة من خليفة او وزراء او اهل حل وعقد في كل مجال فهي دي الجزئية اللي مقتصرة على العدول من المسلمين تمام إنما أنا في, م... في مسألة يعني أنا في دولة مسلمة هقول الشخص اللي بيسرق ده ما يتعالجش. لا يتعالج عادي خالص أسأله نعمل لك مستشفى جديدة ولا لا يعني في جريدز معينة لأخذ الناس على حسب أخذ رأيهم في إيه أنت دلوقتي قلت نقطة أنه إن أنت الناس اللي في النظام هم اللي هيعانوا من يختارهم لا طبعا هو الخليفة هو اللي بيحط ال... الناس المسؤولة عن الانتخاب ما هو احنا كمسلمين زي انت ما قلت وجزاك الله خير انك اشارت للنقطة دي عشان ينتبه الناس الكلام في الحايز اللي بنتكلم ده في دولة مسلمة موجودة بالفعل الخليفة توفاه الله عز وجل فجأة فعايزين نختار خليفة فهنلجأ للنظام ده فانت هنا مش مفترض ان في قيادة موجودة لا فيش قيادة الناس اللي موجودة ده مستقلة مش احنا ما احناش عارفين لسه مين اصلا هيترشح. فالقضاء على سبيل المثال أو ما يشبه الآن مثلا لجان الانتخابات اللي هي بتبقى مسؤولة أن تحدد مين من الناس مؤهل لهذه الخلافة فعلى سبيل المثال وجدنا عشر مثلا مؤهلين فبندل عشر دول نقول يا جماعة اختاروا لنا أنسب العشر دول تمام كل واحد فيهم يقدم مشروعه أو يقدم ال الامكانيات اللي عنده اللي هيخدم بها المسلمين وهيخدم بها دار الإسلام واختاروا الانسب من هؤلاء هذا الاختيار قواعده محطوطه مسبقا ما هي في الشريعة كده كده عماله بتدرس للناس كأحكام زي انت ما بتدرس الآن ان في الديمقراطية من له حق الانتخاب هو من تجاوز السامنة عشر وله بطاقة رقم قومي ومن الذكور او النساء او مش عارف ايه بغض النظر عن ال... عن انتماءاته ما لم يكن متهما بقضايا تخل بالاخلاق يعني في بعض... بعض دول يقولك اللي عليه اي سوابق بتسمى كده اللي عليه سوابق يعني هو اصلا تجر مخدرات هو مثلا امرأة تعمل في الضعر او كذا يحرم مثلا من اداء الانتخابات بعض البلدان بتستثني العساكر يقولك مثلا ان المنتمي للجيش والشرطه لا يصوت ليس له حق التصويت في بعض دول بتعمل كده فكده كده النظم دي في الإسلام بما ان كده كده الشوره اصلا امر في الاسلام موجود فهنستخدم فيها وسائل العلم الحديث او وسائل التكنولوجيا او كذا لان يبقى القواعد دي مرساه معروفه مين من الناس له حق الانتخاب اللي توافرت فيه الشروط كذا كذا كذا زي الشريعه ما قال خلاص يبقى هيو معروفين مش صعب عزم. ومع ال تفضل اسمح أنت ما دام علاقتي على نقطة في في ظل نظام قائم أنت فهمت الإشكالية لكن فقط أنت تعرج قليلا نحن أمام حالتين إلّا نقيم بدولة الخلافة الآن نذهب بدولة الخلافة في ظل نظام قائم أو في ظل هذا النظام الديمقراطي الذي سنتحول إليه بالذهاب إلى نظام الخلافة. الآن ما أريد أن أقوله أنه في ظل وجود نظام ديمقراطي اليوم ظل النموذج العالمي الموجود إلى اليوم الآن لدينا تنظير على مستوى دولة الخلاف المستمد من الشريعة الإسلامية أنا أقول في طريقة تعيين هذا الحاكم في طريقة تعيين ولاة الأمر غير موجودين الآن في طريقة تعيين ولاة الأمور أنت تقول بأن هناك ستكون هناك هيئة ستشريف على تحديد من هم الثقات من الناس أنا أقول أن هذه الهيئة اساسا كيف عينت لتأخذ مثل هذه الوظيفة هذا سؤالي وكأننا لا ننطلق من نقطة الصفر ننطلق من نقطة ان اساسا هناك أشخاص قد عينوا على مستوى قيادة هذا, هذا التحول للذهاب إلى دولة الخلافة أنا أسأل كيف عينها هؤلاء الناس الآن الفرق بين بين 2023 ودولة الرسول، أنه في دولة الرسول إشكالية الانطلاق من الصفر غائبة لأن الرسول كان موجود، وكان الص... الانطلاق لم يكن من الصفر اساسا أما اليوم، من يملك لديكم في دولة الخلافة عندكم على مستوى التنظير، على مستوى السياسي من على أي أساس ستحددون هذه الشخصية التي ستقود مثل هذا التخطيط والله مثل هذا الهيكلة التي ستقومون بها لأنكم بحاجة أساساً في بادئ الأمر إلى رأس يق والله إلى هيئة تقوم بهذه الهيكلة في حالة القاضية اليوم موجودة اليوم بالتالي أنا أظن الآن على مستوى التحول هذا الأمر غير وارد إلا بوجود ثورتين. آه. ثوره لها قيادة على أي أساس سنحدد هذه القيادة إذا سنبقى ندور ندور ندور سأقول لكم من أين ستأتون بهذه القيادة من أين ستأتون الآن بحاجة إلى إثبات لهذا ثم سأقول طريقة تعيينكم لهذه القيادة أساسها الشرعي كان ماذا حكم أني سأ... لما أحكم على تناقضاتكم سأحكم على منطلقاتكم الفكرية اللي هي القرآن والسنة اختياركم سيكون على ماذا الآن في سؤال آخر لو أردت أن تجاوز هذه النقطة سأسأل وأقول طريقة التحول والذهاب إلى دولة الخلافة سيكون حصرا بالانقلاب حصرا بإطاحة الأنظمة بواسطة عسكري الآن سؤال الانخراط في هذه اللعبة الديمقراطية الانخراط في هذه اللعبة من أجل الفوز بها عن طريق صناديق الانتخاب ثم إقامة نظام خلافة إسلامي هل يمكن اعتباره في إطار الإجتهاد؟ أريد أن حازم أريد أن أعرف كل الآليات الممكنة في سبل الانتقال وووقارنها مع منطلقاتك الفكرية. أنا قلت أن المنطلق الأول اللي تحدثت عليه أنت هو في ظل إطار دولة أما في ظل هذا العالم في ظل هذا العالم الديمقراطي. ما تقول حازم هو أمر غير عملي أنك بحاجة إلى قيادة وأنا سأسأل على ماذا استمدتم في تحديد هذه القيادة؟ وضحت فكرتي حازم أولا أيوة أيوة وضحت أنا بس ظنيت أن أنت ما اتفقت معاه ابتداءا أو كرارا انت اللي... انت اللي يمكن فهمتها بال... بالفهم النهائي فقلت ان لا يمكن الوصول إلى, ال... إلى الحكم في الإسلام اللي هو هنختار فرض يحكم بهذه الطريقة الثالثة الجميلة إلا في ظل وجود أصلا خلافة إسلامية أما الخطوة الأولى اللي هو بداية الخلافة الإسلامية وانت والانتقال إليها من مجتمع وضعي ده مش هيتم إلا من خلال صورة ده كلام صح 100% تؤكده التجارب العملية اللي حصلت من أول تجربة رسول صلى الله دعا للحق فاستجاب إليه الناس فكان هو ممثلا للحق فنفس الكلام من أنت تطلع إلى تدعو لقيام خلافة إسلامية راشدة هلتف حولك الناس فهتبقى أنت صاحب المشروع تتكلم بقى في الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إن إذا تقبل الناس للخلافة الراشدة ويأزعانوا لها وخضعوا ربنا عز وجل بيامون على المسلمين بالتقدم في كل المجالات فعلى سبيل المثال هيبقى معروف في الانتخابات أو ما إلى ذلك الانتخابات وفق الإسلام اللي هي في الإسلام عشان نعرف متطلبات الناس ايه عشان نعرف المسائل الاجتهاديه المفترض ن... ن... نقدم فيها ايه الاوله فالاولى عشان نقدر نختار اشخاص كفء لل... للوزارات والهيئات والنقابات و... و... وحتى المستشفيات وغيرها ما كل ده بيتم عن طريق الشوره واصله الفكره يعني انا ب... الحاجات دي كلها بتطبق فانت لو موجود في نظام اسلامي فهي كده كده قائمة زي بالظبط انت ما بتعمل في النظام الوضعي انك ما بيجيش الام تحتار في انك تعمل منظومه جديدة لأن المنظومه موجوده المنظومة الانتخابية موجودة قوانين وضعية بتنصق الانتخابات قضاه بيشرفوا على لجان الانتخابات والصناديق موجودة فمش صعب انك تقول اه انا ممكن اضيف تعديل ان يحرم مثلا الفئة المعينة من الادلاء باصواتها مثلا لانها فئة مجرمة او فئة رافضة للديمقراطية على سبيل المثال تمام او تحرم مثلا فئة الجيش والشرطة لان معروف توجههم مثلا هم اوتوماتيك تابعين لفلان فده ما فيش في مشكله زي بالظبط انت ما بتعمل التصويت في الخارج ان حتى اللي منتمين للدوله وعايشين براها يقدروا يصوتوا تمام فكل ما يحصل اللي انت بتقول انه موجود في النظام الوضعي انا ازعم ان هم خدوه اصلا من الشريعة وعدلوا عليه بالشكل الوضعي انما اصل الشوره نفسها موجوده في الاسلام اصل ان المسلمين وعمرهم شورى بينهم فوشاورهم في الأمر ده كده كده امر شرعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر تمام النقطه اللي انت بس بتقولها ان النظام الديمقراطي الموجود الآن ما فيش اصلا نظام الديمقراطي موجود الآن دي مش ديمقراطيات اللي انت بتحكي عليه الان ده لو هنتكلم بقى مع ناس مثقفه فين اصلا الديمقراطية اللي بيحصل الآن اصلا هو هو دكتاتوريه الديمقراطيه ان هو اصلا بيخيرك بين على سبيل المثال حزبين تمام وانت في الناس بتختار بينهم ماليكش حق ان انت تخرج اصلا عن هذا الاختيار يوجهه بقى يتكلم. الاعلام ويوجهه رأس المال صد حازم اريد ان نذهب نقطة نقطة لانه هذه تعدية مقراطية سنعود اليها انا فهمت الان من ان الانتقال وهذا ما اتفقنا عليه أن الانتقال الوحيد الى هذه الخلافة يجب ان يكون انطلاقا عن طريق ثوراتي الان وأجبت على إشكاليتي والله على نقطة التي طرحتها أن الناس التي تدعي إلى الثورة هي من ستسيد هذه الثورة الناس التي ستقوم وتدعي وتشرف على هذه الثورة هي من ستسيد فمثلا حازم الذي يقوم بغرفه لا معلشي عدل اللفظة هو ما بيدعوش لثورة الثورة دي ما ليها اللي بيحصل حتى اللي احنا سميناه ثورة مجازا دي ما شو إنما الصورة, الصورة الإسلامية تقدر تاخد لها نموذج عبد الله بن ياسين ويوسف بن تشفيل ده ما بيبقاش مجرد دعوة ده واحد بيشير روحه على كافه إنه ينشر الإسلام حقيقة فببقى مؤهد لكذا سأعيد الكلمة الآن. كل من ينشر والله كل من يدعو إلى الذهاب نحو الدعوة الإسلامية والله الداعين هم من سيكونون متسيدين لهذه الدولة في, في بدايتها جميل في هاته هات هي النقطة الأولى من الناحية السياسية تصنف على أنها إشكالية تسيود وسلطة، لأنه لو أخذناها من الناحية الدينية ما يحاول ما تحاول يحازم القول به هو عملية خروج عن الحكم. أنت لا ترى سبيلا للذهاب نحو الدولة الإسلامية إلا بالخروج عن الحكم. هو أمر لا تتفقون عليه كتيارات إسلامية جميعا. الآن عدم الاتفاق حول هذا الأمر. لهذا سألتك في بداية مناقشتنا أن طريقتك هي الطريقة الوحيدة التي ستكون صحيحة ما دونها كفر لأن طريقتك حازم لأن طريقتك ليست, ليست اجتهادات حازم طريقة التي يقول بها هي نصوص تشريعية ما دون هذا ما قاله حازم أو ما تقوله يا حازم فمثلا أنه سنطيع ولاة الأمور وسنقوم بدعوة إصلاحية في المجتمع أنت لا ترى به لا أعرف إنك ترى هو قفراتك لا بص, بص يا, يا أستاذ لا لا أنا أذكر لك صورة مثلا بما أن أنت بتتكلم في كلها أمور افترضية لو افترضنا أن من بكرة الصبح شكلنا لجنة من الجماعات المختلفة ومن مختلف الأطياف واللجنة دي توصلت باجتماع مع أكبر طواغيب موجودة الآن راحت اجتمعت معاه ذكرته بالله حمسته على تطبيق الشريعة بيّنت له خطورة الأمر وإن تحكيم الديمقراطية كفر فاستجب من بكرة وحكم الشريعة خلاص ما فيش أي مشكله يفضل خليفة موجود طالما هيحكم الشريعة طيب هو نفسه حس إن العبء كبير عليه فتنازل بالسلطة بنروح للشوره في الإسلام نشوف حد غيره يمسك يعني أنا ما قلت لكش ان صورة الصورة والجهاد هي فقط الصورة أنا بكلمك عمليا مش الصورة الأولى أو التانية أو الثالثه مش هتحصل من خلال رؤيتنا ومن خلال معرفة النظام العالمي اللي هيقمع أي فكرة لإقامة الإسلام وإقامة شرع الله في الأرض لما يترتب عليه اصلا من ضرر اقتصادي للغرب اصل اسلام معناه ان مش, هي... مش هيسرقوا تاني البترول وال... والغاز الطبيعي ويتحكموا في, ال... في الجغرافيا والاقتصاد وغيره وصل الفكرة فانا إنما... انما عشان تصوق معلش بس انه لو حد اختلف معايا هكفره لا لو اختلف معايا ضمن قطر الاسلام مش هكفره زي... زي اللي بيقول ندعو الحكام للتوبة من الديمقراطية وتحكيم الشريع اتفضل ادعوهم ما فيش مشكلة ولو استجاب خير وبركة سواء استجاب وظل في الحكم أو استجاب وقال نعمل انتخابات بقى وفق الشريعة اللي هي الشورى في الإسلام ونشوف الأصلح فيش أي مشكلة كده أنا ما بنعش من كده هل سيبقى نفس الكلام حيث أنه مجموعة مثلا حازم تاني. مجموعة تدخل في اللعبة الديمقراطية يصوت عليها المسيحي والمسلم والملحيط فتصلوا إلى السلطة هل هذا الأمر هذه الآلية مقبولة من حيث الشرق لا كفر طبعا ملح ديه اللي انا ادخله معي يقول لا طبعا في الاسلام طالما مسألة فيها شهادة يبقى لابد ان يكون الشاهد عادل اما ان يكون الشاهد فاسق او كافر فدي لا تقبل طبعا موضوع منتهي حازم أفهم, افهم الان رن نحكيه الان في هذه النقطة يتأتي جماعة تريد أن تذهب بناء نحو دولة الخلافة لا تتبنى طار حازم في القيام بثورة تقول أنني سأدخل في هذه الديمقراطية سأكسب الانتخابات وسأفرض دولة الخلافة الإسلامية الآن هم عندما ذهبوا إلى صناديق الانتخاب صوت عليهم المسلم بحكم الديمقراطية سيصوت عليهم المسلم والمسيحي والملحدون والأدري وغيرهم الآن بوصولهم إلى السلطة هل هذا يصبح وصولا شرعيا أم لا طيب لا هل هو مقبول؟ ما انت, بت... انت الكلام بتدخله في بعضه ليه دي مسألتين منفصلاتين لان هو اولا افتراض انه قد يحكم الاسلام عن طريق الديمقراطية افتراض خاطئ اصلا انا مش شخص ساذج عشان اعتقد ان من اشرك واتخذ الانداد واقسم على احترام ما يحارب الله عز وجل في شريعاته بالتنظيمات الوضعية والنظم المخالفة قد يحكم قد يحكم الاسلام ما فيش الكلام ده يعني انا ممكن اعصي الله عز وجل واحاربه مثلا بإتاحه الربا واقسم على احترام الربا كجزء من المنظومه الاقتصاديه اللي بتدار بيها البلدان ثم اقول له يا رب انصرني عشان انا عايز احكم فيه. كل... لا أنا فهمت سؤالك كل كل النظم الوضعية الديمقراطية الآن بتنص في دساتيرها وقوانينها ان لا يجوز أصلا انشاء حزب على حساب التفرق الدينيه بمعنى ان لازم تجبر أنت كصاحب حزب على أن يكون ضمن حزبك نفسه نصارى وملحدة ومختلف الأطياف الإخوان أكبر حزب كان موجود في مصر في 2012 كان فيه 100 عضو نصراني ونائب رئيس الحزب نفسه كان نصراني يعني بموجب الدستور والقانون لو رئيس الحزب مات نائب رئيس الحزب يمسك ويبقى نصراني واصلى الفكرة حزب فانت فرضية طب أكمل, اكمل بس اكمل النقطة دي ده عشرين ثانية ففرضية ان احنا نقول يصل الى الخلافة عن طريق الديمقراطية الفرضية دي مستحيلة مرفوضة عقلا وشرعا ومنطقيا كمان لانه كفر بالله قبل ان يدخل بابتغاء حكم القانون وبرضاء بانه يكون حزب ليس على اساس الدين اصلا في نصرة ف... فضل العلة التي أنت ترفض بها هذا العمل أنه, أنه لا يمكن أن يشكل حزبا لأن الديمقراطية ستفرض عليهم أن يشارك في حزبهم النصراني والمسيحي وغيرها أعطيت مثال بمصر الآن أنا أسأل الآن حزب في الجزائر ليس عليه هذا الفرض حزب الإخوان في الجزائر مثلا لا يفرض عليهم أن ينخرط في صحفهم المسيحي وكذا وكل أعضائه هم مسلمون إن هل ذهبت الحل العله أم هناك عله اخرى لا معنى انت متصور ان احنا لما بنقول الديمقراطيه كفر عشان الكلمة هي مش عشان الكلمه عشان مجموعه إجراءات إذا انت فرضت جدلا ان ممكن دولة معينه لا تكون فيها هذه الإجراءات اتفضل خش يعني احنا مثلا بنقول من ضمن الكفر القسم على احترام الدستور والقانون الكفري لو دخلوك من غير ما تقسم على احترام الدستور السابق اللي هو دستور كفري اللي انت داخل عشان تغيره اصلا يعني انت بتعتقد انه باطل لابد ان يغير فدخلت بنية ان انت اغلبية فتستطيع التغيير اولا لازم يكون معك اغلبية عشان, عشان تجزم اصلا بالتغيير وإلا تبقى انت داخل علشان تصوت باقليه فيرفض قولك فتكون جزء من المنظومة الباطلة شئت ام ابيت الامر الاخر ان انك تتجاوز مرحلة القسم على احترام الدستور والقانون الباطل ما انا مش هكسم على دستور يحمل الربع والخمر والشزوز والعري وغير وغيره وغيره تمام؟ الامر الثالث ان يسمح لك بالنقد لان انا مش هبقى قاعد في مجلس يصوت فيه على ان المرأة لها نفس حق الذكر في الميراث او ان الخمور تباع بكل اريحية ويقولوا لي مالكش حق انك تنكر لا ليه حق ان انا انكر واقول ده كفر وده باطل وده مناقض لشرع الله سبحانه وتعالى فاذا انت حزن استطعت حزن يبقى الضوء ما قال انك في الديمقراطية حازم صوتي تعود حازم ذهبت الى نقطة واحد اخرى لكن مع سنت نقش فيها الآن سنت بحكم الديمقراطية الآن أنت تقول بأنه لا يمكنك أن تنكر على هذا القانون العكس هذا في الديمقراطية يمكنك أن تنكر داخل الدولة الدينية لا يمكنك أن تنكر على القانون الآن سألت يمكن للبرلمان داخل الديمقراطية أن يقوم أحد البرلمانيين بحكم توجهه الإسلامي مثلا وينكر الإنكر لا يعني الوجوب أنه يجب أن تغير أنا موقفي هذا أقول بأنه بأنه توقفوا عن بيع الخمر ولدينا الكثير من الأحزاب السياسية الإسلامية في الدول العربية على مستوى برلماناتها خرج الإخوان فيها وأنكروا على بيع الخمر حدث الإنكار لكن لو قال ابن الحديث وقلنا أنه في دولة الإسلامية أنا لا أقول لن أقول أنه لا يمكن الإنكر أنا أقول لن يكون هناك فرصة للإنكار أساسا لا أضم لا بوجود أفهمك السلام. خاطئ أنت كده ما, ما عندكش المعلومة دي معاليش أستاذ عبد خد بسي, خد بسي. خد بس سمساحا أنك تفهم أن التصويت في الإسلام طالما وصل للتصويت وإبداء الأراء معناه أن المسألة أصلا ما فيهاش حكم قاطعي لأنه لو فيه حكم قاطعي يبقى مش هتعرض للناس لإبداء الأراء أنا لن أأخذ رأيي الناس نصلي الظهر أربع ركعات ولا ثلاثة ولا خمس دي ما فيهش فيه إبداء أراء أنا مش هسأل الناس نتعامل بالربا أم لا لأنه حرام لا دي ما فيهاش اصلا إبداء أراء اما المسألة ما بتصل الى ان ليس هناك نص قطعي او ان النص متشابه او مشكل او مختلف فيه بنعرضه على الناس لابداء الاراء اهل التخصص او اهل الحل والعقد او لو كانت مسألة إدارية بحثة او دنيوية بحت زي مسألة في الطرق والكباري مسألة في الاقتصاد مسألة في كذا ناخد اراء الناس كلها ايه المشكلة في الاسلام أنا وزي انتو بتعجلها في الديمقراطية انا انت حول التشريع بس. آه. أيوة ماشية. هو... أنت كذا كذا نناقش غير بس ما هو خطرنا. قلت لك لا أناقش لا أناقش انا أناقش في ميدان التشريع يا حازم. أنت قلت انت كدا... لا يمكنه لا يمكن شوف أنت قلت أنت انطلقت من مقدمة يا حازم. قلت أنه لا يمكنك أن تنكر داخل الديمقراطية أنا لا يمكنك أن أن تنكر داخل الديمقراطية. بتوجهك الإسلامي يمكنك أن تنكر داخل بعد, داخل أن داخل أن داخل. بعد أن يصدر عادي. قرار لو أنكرت تحسب أصلا بالخروج عن القانون والدستور يبقى أنت لك الحق أن, تنه... أن... أن تعرض رأيك قبل أن يفرض القانون او أن يسن لكن بعد أن يفرض أنت ملزم باحترام وفق الديمقراطية من قال بهذا أنه لا يمكنك أن تنكر بعد أن يسن أي الديمقراطية تقول بهذا حسن الديمقراطية فيها اصلا احترام القانون ولذلك من مراسم تحت... أصلا دخول الديمقراطية أنك تقسم على احترام الدستور والقانون ولا تعترض هو... على القانون احترامه لا يعني أن لا تعترض عليه أن تطبقه لكن يمكنك بحكم الشيء الموجود الآخر في في الديمقراطية التي تكفله حرية التعبير فمثلا أنا انا في الجزائري لا أعرف لا أعرف إن كانت دولة ديمقراطية أم لا لكن بعد أن يسن قانون يسنوه البرلمان الجزائري أنا من حق مثلا قانون المادية هو تشريع أوكي. الجميع في الجزائر ينكر على هذا القانون لم يدخل أحد السجن بحكم حرية التعبير لكن ومع هذا يستلزم أن أطبقه لكن هذا لا يعني أن أعارضه أعارضه كلاما أو انكر عليه الأمر غير موجود عندك حازم تفضلت وأشرت إلى نقطة أنه لن نستشير الناس في ولا البرلمان إن وجد في أمور قطعية الآن حتى في الأمور القطعية التي تقولون أن تقول بها هو معرضة لفهمك أنت حازم سيقوم بفهم هذه النصوص الدينية ولن يعرضها على الناس أساسا لأنها أمور قطعية بفهمه وبالتالي الأمر الذي تتحدث،, تتحدث عنه حازم هو أمر موجود في الدولة الدينية ماهيش في الدولة الديمقراطية خد بالك انا انا ممكن ارد لك كل ردود من داخل من داخل نظامك انت اللي انت مؤمن بيه انت بقى. نفسك بتعمل نفس الكلام انت نفسك حتى وفق دستور موجود قد يكون موجود مثلا من عشرين سنة الدستور نفسه في بعض الدول لا يعدل من عشرين سنة وهو اللي بيكفل الانظمه الانتخابية وبيبقى كل التغييرات تغييرات فرعية في بعض قوانين جزئية لكن انت نفسك ما بتحددش الدستور اللي, اللي ممكن انت تحكم بالان كجلسة برلمانية كي منعاقدة كيف حازم؟ كيف حازم؟ أعد أعد اعدي فكرة تنفكر. فكرة فكرة ان الدستور في كثير من الدول اللي بتزعم الديمقراطية وهي اصلا جاب انقلابات وهي اصلا قمة الدكتاتوريات قد يكون دستور موجود من 20 و 30 سنة وفق هذا الدستور بتحدد الأطر العامة لجون الحياة كلها يعني الـ الـ القوانين بقى المفصلة مش الدستور المجمل انت ما بيبقى, بيبقى لك داخل في المفصل ومالكش داخل في المجمل مع ان المجمل هو اللي بيحكم المفصل فانت بتجي في النظام الاسلامي وتقول انا ما شاركتش وتحططلي نظم وزعلان قوي ان لك مع انك بتجزم بقى في الديمقراطية وتتقبلها عادي فده انا شايفه تناقض مع القائلين بالديمقراطية أنا أظن هذا قصر والله فهم آخر للديمقراطية بمنظورك حسن الآن أنت تتحدث على أن الدستور أساسا هي نقطة أن ان الدستور لا يمكن أن يعارض في نقاطه العليا هو أمر غير غير جامد كثير من الدساتير تخضع الاستفساءات أنتوا فيها على حسب الإرادة الشعبية هذا شيء موجود أما إذا أنت تتحدث عن عن القوانين والله عن الخطوط العريضة داخل الدساتير وأنه يمكننا أن نضع ما يسمى بحق الإنسان في الحياة أيًا كان هذا الإنسان ونضعه على مستوى الاستفتاء طب الشعبي طيب بص يا أستاذ عادي أنا حاسس أن إحنا توهنة في, في, في الكلام وذكرنا أمور مشتتة شوي. تقدر في النظام الديمقراطي تحط لي عدة أسس في الإسلام المفترض أن أنا مبدئيا لو اتكلمت فاهم عاكت وكرة أن على سبيل المثال لا لا مشاوره فيما فيه حكم قطعي لله ان ده خارج اصلا حد المشاوره نتناقش بقى مع بعض قبل ما نتشاور هل ده حكم قطعي ام لا فاذا ثبت كونه قطعيا يبقى لا مجال لاستشاره الناس تقدر تحط لي ده بس كاول ماده في الدستور ان اذا ثبت كون حكم من احكام الشريعه هو حكماً قطعياً مجمعاً عليه بنص محكم من كتاب أو سنة لا يستشار فيه الناس طالما محل إجماع في الإسلام حط لي دهوه وتفضل تعالى نخش مع بعض في ما تزعم إيه؟ أنت أنه ديمقراطية جاهز وين نحط حزم هذا؟ حطه في المادة الأولى من الدستور أوكي المادة الأولى من الدستور داخل الديمقراطية أوه. أنت تقول أن نضع هذه المادة داخل الديمقراطية ما ما لو لو اتحطط هتحاول الشورى في الاسلام لان انا لك ان لا يجوز اخذ راي النصارى واليهود فهنجنبهم لا يجوز اخذ راي الكفار والمنافقين وشهاد الزور فهنجنبهم لا يجوز الاستشاره على الحكم القاطع كالزنا والخمر والعري ومساواه المراه بالمراس فمش هنستشير فيه بس وانتهت المسألة وتفضل يبدو ارائكم مفيش اي مشكله طالما ده اللي مزعلك مادة واحدة بس حطها لي ويعمل بعد كده اللي انت عايزة لان هي هتبقى حاكمة على ما بعدها من احكام اه انت, انت ما مديتش حكم واحد يا حازف انت لا حط لي فوضل... ده بس هو ده هو بس انا مش طالب غير ده بس حازم انا مش طالب غير ده بس واحد بس حكم واحد هو بس حطه لي في الدستور وتفضل روح وعمل ديمقراطية وروح وما فيش اي مشكلة وانا اجي معاك حطي لي إن لا يجوز تجاوز اي نص قطعي في الدين وانا معاك ساعتها حتى تثبت من طريقة المسلم ما ما تعترضش على أحكامك الطيّة في الدين طب عادي حازم وأنا سأقول عادي نظامك نظام الحكم الذي تتبنى ضع فيه نقطة المواطنة كلمة مشي جملة أنت مديت جملة أنا مديت كلمة ضع فيه كلمة المواطنة وحكم بما تشاء لا انا نظام الحكم عندي اصلا ما حطش في المواطنة لانه اذا افترضت ان انا نظام حكمي هو اللي حكم فهيرفض لفظة المواطنة بالمفهوم الحديث وهو تساوي الكفار مع المسلمين في الحقوق والواجبات الاسلام عندي لا لهيلزمه بواجبات المسلم ايوه ماشي انا عندي في المسلم افناجع المسلمين كالمجربين ما لكم كيف تحكمون حازم ونحن نقول إيشكارك تقول نحن متضادين لا يمكن ان تضع مادة متضادة مع ما اقره أنا والله العكس اذا ما تقول أن تضع مادة في الدستور أنا سأقبل انا ثانيك نعطيك مادة يمكن أن أنت تعارض مع كل قرار ستقول به من التشريع الإسلامي طبعا طبعا يعني عشان كده كان عند الجرأ ان انا اقول لك هرفضها ومش هحطها انما انت عندك الجرأ تقول انا هرفض مادة بتقول ان اذا ثابت حكما قطعيا في الكتاب والسنة بنص قطع مجمع عليه لا اخالفه اما انت يبقى عندك الجرأ تقول لا انا مش مقابل بالمادة دي بقى انت كده اعلمت كفرك صراحة يبقى ما تقول لديمقراطية الإسلامية وصل الفكرة ده الفرق بيني. نعم أنا عندي لك أقولك كمرافد للمادة اللي أنت بتقول. حازم أنا لا أقول بالديمقراط حازم أنا لا أقول بديمقرا ب يسمى بالديمقراطية الإسلامية أنا لا أقول بها أساساً إحنا تحدثنا في تسلسل أما أنا ما أقولوا به هو دولة ديمقراطية تتبنى تبنى كلمة واحدة المواطنة وظهر فيها أنت تدخل فيها الأحزاب الإسلامية يدخل فيها حازم دخل الديمقراطية هذا عادي هذا الأمر. الآن انا تقل... ما هو ذاك بالله المواطن اللي هو تساوي المواطنين. ما أنا بقول لك ثواني أنا بقول لك المواطنة تساوي الجميع أمام القانون بغض النظر عن دينهم يتنافى مع قول الله عز وجل أف... أفمن كان ومنهم كمن كان فاسق الله يستوون يتنافى مع قول الله عز وجل أفنجع المسلمين المجرمين يتنافى مع مئات الآيات في القرآن اللي بتصف الكفار وال... و... وأن يعطوا الجزء على ندر أنهم صغرون غير من الأحكام فاحنا في دار الإسلام الكافر يعطوا الجزء عن ندر أنه صغر أنت بتتكلم في إيه وانا في الإسلام بقى أقول له تعال امسك وزير لا ولا على الله الكافرين علموا منها سبيلا الله عز وجل قال قال لا ينالوا عهد الظالمين أي الكافرين كما ورد في التفسير دول ما يمسكوش ولاء على مسلم بحق وده اجماع الامه انا حتى تلطفت معك في العباره وقلت لك نتفق على وجود الماده والتفاصيل بتاعت الماده كل يقول رايه فيها يعني اتفقنا بالمجمل كده ان اذا ثبت أن الله عز وجل امر بامر والامر واضح لم يختلف فيه أحد من الرسول والصحابه والتابعين الى الان يبقى ده سيف على رؤوسنا جميعا نتقبله جميعا طب في التطبيقات انت ممكن تقول ما انت ممكن عندك يبقى الامر متفق وغيرك شايف في خلاف اتفضل نعيش نهاية ادلتك ان في خلاف اذا ثبت كونه خلاف يبقى يجوز ان احنا نستشير فيه اما اذا فضل محل اتفاق واجماع للامه يبقى لا يجوز ان نخالفه كأن الظهر اربع ركعات عمره ما يبقى في مره خمسه والعمر في مره يبقى ثلاثة. ان الربا حرام او الخمر حرام او العري حرام عمرنا ما هنجد آية أو حديث أو, أو قول صحابي يقول أن هذا حلال واصل الفكرة فإذا لم نقترب ناحية الأحكام القطعية فسر براحتك في الجزئيات حازم أنت صاريح لدرجة أنه لا يمكن أن أستشكل في نقطة أحبالك أنت صاريح لدرجة لا أعرف أين أن مع بعض هذه هي فكرة توقع لو سأستشكل سأستشكل في أمور شرعية مثلا ولست أهل العلم اللي أستشكل عليك في أمور شرعية إذا من الناحية السياسية أنت صريح أنت تقول من الاستحالة ان نعيش مع أناس غير مسلمين لا يقدمون لنا الجزيرة. هذا امر عادي عندك إذن أن نستشكل على بعض في هذا الامر لأن نحن من تيارين مختلفين تماماً أنت لا تحاول أن تمارس التقيه وبالتالي أنت صريح لن أستشكل في هذه النقاط هي فكرتك لانه لو اناقشك ستقول هذا امر من عند الله وسيتوقف الحديث الآن في الامر. الآخر الآن هل الكفر هاته ستلصق على الحكام أم على حتى الناس راهم ساكنين اليوم في الجزائر نحن لا نقوم بهذا لا نأخذ جز... النظام الجزائري لا يسن قانون يأخذ به الجزية على, على الإخوة الملاحده ولا على... على المسيحيين ولا لا يأخذ بهذا الأمر يبيح أن, أن نشرب الخمر ويبيح ويبيح ويبيح, ويبيح. الآن هل نحن كناس عايشين ينطبق علينا نفس الوصف الذي سيكون لتبون مثلا؟ لا نملك سلطة هذا. طيب هو حكم الكفر المرتبط بفاعل الكفر والراضي بالكفر. أما من تبرأ من الكفر ولم يستطع تغييره فلا لا وزر عليه. وده حال أغلب المسلمين الموحدين اللي بي بيبطنوا في قلبهم بغض الكفر وتمني زوال الكفر وحب الإسلام وتحكيم الشريعة. ولا يستطيع ان يجهر بذلك لانه لو جهر في الدوله اللي بتزعم منها ديمقراطيه مجرد جهر كلام يعني راي بيسجن ويوضع وراء الشمس وده أكبر حجه على العلمانية اللي بتدعي الحريه ان مجرد انك تبدي رأيي رأي ما شلت السلاح ولا فجرت ولا اي حاجة خالص مجرد رأيي ان ده كفر وشرك ومراكض لصريح الدين وندعو الناس لحاكمية الشريعة وقوام الدين اللي في الارض تصنف ارهابي على طول <تصفيق> من قبل كل حالي. الانظمة اللي بتدعو هنا بل. في هذه النقطة انت لا تدعو في كلامك انت تقول ان العلمانية رفضت منا ان ندعو الى تغليب الشريعة الاسلامية انت كلمة تغليب الشريعة الاسلامية تقصد منها الاتي تقصد تقصد منها تقصد منها حكم الردة تقصد منها تقصد منها المواريث تقصد منها أن ان تعطى لكم الجزيه وهم صاغرون تقصد منها الكثير من الامور تقصد منها دعني ولطيف الكلمه لا اعرف تقصد منها اجراما إذن الخطاب الذي تقوله يا حازم العلمانية لا ترى فيه أنه مجرد منادات لإديولوجية فكرية الخطاب الذي يقوله حازم ترفضه العلمانية لأنها ترى فيه خطابا إجراميا ترى فيه خطابا اقصائيا. هذا ما مضمون أن نغلب الشريعة عند حازم ومن نفس المنظور نفس خطاب العلمانية هو خطاب إجرام بحت يدعو للشزوز ويدعو للفسق والفجور يدعو لأبسط الأشياء فيما يزعمه أنها حرية حرية شرب الخمور المخدرات اللي بت بتزيد من معدل الجريمة وتزيد من الإفساد في الأرض وتقلل من دخل الفرد في الانتاج وبالتالي مشاكل اقتصادية لا حصر لها مشاكل اجتماعية لا حصر لها فده مش إجرام ما ده إجرام اللي بتدعوه للعلماني وده اللي شفناه أصلاً هاد من أجل نسمح ف... هذا قال ف... هذا ف... المنطلقات تصوراتنا الأخلاقية مختلفة انت لا ترى في ما قلته سابقاً أنه إجرام لا ترى في القتل اجراما لا لا ترى في الفرض ولا فرض اخذ الاثوات اجراءا اجراما لا ترى في في القمع اجراما لكنك طيب، ترى طيب في في انت, بس، انت بس معلش انت زعمت ان انت مسلم هتتكلم على على الحاجات الشرعية بأسلوب محترم هنكمل هتتكلم بأسلوب مش حلو هسيب الروم وامشي لا انت بتقول قتل طيب قتل ايه الاجرام انت بترى ان القتل قصاصا اجرام يعني لو واحد قتل ابويا والحكومه الموجوده اقتصت منه ده كده قتل لأنه قتل ده كده اجرام حازم حازم لفظه الإجرام؟ مشي انت بس مش عايزيني يبقى في مش عايزني يبقى طيب لا استنى بس بس كده في تلعب في الألفاظ أنت بتقول أن القتل إجرام وأخذ الأموال إجرام طبعا أنت بتدفع ضرائب وما بتتبروش إجرام ضمن الدولة اللي أنت بتزعم منها ديمقراطية مع إن ده مال الدولة لا حق فيها أصلا حق الدولة أنها بتاخد منك رسوم إدارية إنما ضرائب ده أصلا ما لهاش حق أنها تاخده هي المفترض أصلا الدولة كدولة هي اللي تجد موارد تصرف على الشؤون المختلفة للدولة فانت نفسك بتدفع اموال وبتبقى عن طيب نفس اما يجي الاسلام هو اللي يقول وعلى فكرة انت منظرك في الجزية انها مال كبير مجحف ده مال يسير جدا لا كان يذكر يعني لو عرضت على النصارى الرأس ماليين اللي بيعبدوا الاقتصاد بيعبدوا المال هيقول لك ده فرصة وجت لنا من السامة انها هدفع يعني ضراهم معدودة لا تساوي واحد على مية من اللي بدفعوه كضراء وفي الاسلام ما فيش ضرائب. فهو نفسه هيرحب بنظام الجزية حازم الإشكال في إنه ليست فيه. مليون دولار أم دينار واحد الإشكال في الصغر لأننا نرى فيه بس كده عشان كده بقول لك في تلاعب في الألفاظ فأنت كده مش بتتكلم من منظور إسلامي اصلا. يبقى أنت تقولتي في اللفظة قلت أخذ المال قريمة ثواني بس ثواني بس أنت قلت أخذ المال قريمة في لفظتك مع ان أنت فاهم كويس ان الموضوع مش موضوع مال ده الموضوع صغار عشان كده أنا بقول لك أنت توجهك ما تقولش بقى رافض أصل من الإسلام حازم. دعني أعيد لم أقل ولو كلمة قلت فيها سأ... أنا اسلامي ام مسلم أم؟ ما عليك علي أن أحترم وأن أتجنب الألفاظ التي ستسيء إليك وإلى الدين لكي نكمل النقاش أما أنا لم أقدم نفسي على أي أساس لا أذكر اني منذ صعود للغرفة قدمت نفسي على شيء. ما أعيدك به وما أحاول جاهدا وأعتذر ان اخطات أني سأحترمك لتبقى في النقاش وسأحترم والله سأسحب الكلمات التي لا ترا تراها بديئة أما لا أقدم نفسي على أي أساس إن كنت تقول يا حازم أنه بمجرد اني قلت أن هذا إجرام هي كلمة لا يصح أن تقال هي, هي لاختلاف تعريفنا للإجرام أنت ترى يا حازم أن كل ما خالف الشريعة بفهمك هو إجرام وأنا لدي تعريفات أخرى للإجراء هذا عادي لاختلافنا في المنطلقات هذا أمر عادي أنا سألت الآن الأمر أن قلت بأن الزكاة والله هذه الجزية لو, لو, لو أعطيت لي آخ... لا فرح بها أنا لم أقول لك أنها مبلغ صغير الأمر لا يتناول إشكالية أنه مبلغ صغير أم كبير بقدر ما يتناول إشكالية الصغر الحط من الذات البشرية المخالفة أن نحط منها انا هذا ما اراه غير لائق. لا اتحدث عن مليون دولار ام الفرق دراهم منه ان كنت ستتناقش معي فقط والله شريطة ان اثبت أنت لنفسي كل... الاسلام حازم, أنت حازم أنت اعتبر كل... لا اثبت نفسي شيء طيب تمام انت في كل حتى في النظم الوضعية نفسها ما يعتبره في الجزي على سبيل المسائل. يا مظاهر زل وصغار هما بتبقوا في الدول اللي بتزعم وتتشدك زورا بالديمقراطية عشان كده انا قلت في اول الكلام ان دولة ديمقراطية حقيقية بالكلام الهلامي اللي بيصدروا للناس ده مش موجودة وفي اعتى الدول اللي بتسمى نفسها ديمقراطية شنت حروب بدون اصلا استفتاءات شعبها اللي كتل منه الاف ودمر الاقتصاد بتاعها نتيجة قرارات حروب كانت قرارات فردية من القيادات بدون لجوء للشعب ولا رأيه فأنا بكلمك حتى في الأنظمة العربية خلينا بقى نتكلم في واقعنا اللي احنا عايشينه انت بتقول الـ الـ المشكلة في الجزية مش المادة مش القيمة المشكلة عن يد انهم صغرون انت في دول كل الشعب فيها صاغر الا السلة الحاكمة من الجيش والشرطة والقضاء هنضحك على بعض انت في دول قلبت مفهوم ان الزلة والصغار يكون على طائفة معينة اللي كفرت بالله الى ان تكون الزلة على كل الشعوب اللي رفضت حكومتها للطغوطية الحاكمة وكل من ليس في السلطة او ليس قريبا من السلطة او ليس في في منصب او جاه هو عليه زلة وصغار اصلا هنضحك على بعض بروح يقف في الطبور علشان يجيب عيش يأكل عيانه ودي مش زل وصغار فانت زعلت اوي من ان الاسلام هيضرب الزل والصغار على من كفر بالله واتخذ الانداد وزعم ان لله زوجة وولدا وما زعلتش ان النظام اللي انت عايش تحته بتقول علي ديمقراطي بيضرب الزل والصغار على الناس مش لا يتاكل حزم حزم ثاني ف... انا دائما استمع اليك خاصة لما تتحدث بالمنهجية الان غابت عنك المنهجية قلت بأنه في هذا النظام الديمقراطي ثم سرت كل كل مظاهر الدكتاتورية هذا ما قمت به الآن في النظام الديمقراطي قل لي دولة ديمقراطية آه. وأنا حكمك لي تفضل قل لي دولة وأنا ضرب لك أمثلة الدكتاتوريات تفضل ووأمثلة الناس يادنهم صغروا أمريكا داعمة الديمقراطية المزرومة أوروبا بتاخد الجزية من ألس من ألس من وثمانين مليار دولار رخد وقال لك دول البقرة الحلوة ودول نخ... ده جات دقت لفظة الجزية في كلام ترامب مر ده نفس الكلام موجود في الدول الاستعمارية اللي شبك بالديمقراطية على الغرب وهي اخذت المجتمع الافريقي كله عبيد عندها مش بس زلة ده يدنا هم صغيرون ايه ده تجاوزت المرحلة دي لعبودية صريحة سواء في العصور الوسطى او ما بعدها او حتى في العصر الحديث عن طريق استعباد المال والاقتصاد وتصلط التواغيت اللي بيديرهم هؤلاء اللي بيزعوهم الدمقراطية هي هي سواء عملها او وضع الشخص اللي بالوكالة بي بيعملها حاصلة ما فيش عشان كي أقول لك ما فيش ديمقراطية اصلا. حازم زلت أقول أنه يلتزم بالمنهجية مازلت أقول لأنه لما أنا أعطيك نظام دولة إسلامية وأقول لك أن هذه دولة إسلامية ستقول وأنظر إلى هذه الدولة الإسلامية ماذا قامت ماذا قامت ستقول توقف فكرتنا ليست هكذا لا لا بالعكس حازم لا أنا هارتضي معك لو في دولة إسلامية نتحكّم إليها لكن اللي موجودين دول مش إسلامية اللي موجودين دي دول كل لها ضرائب للغار بملهاش علاقة بالإسلام. حازم توقف خليني نكمل قلت لك ما أتحدث عنه أن نلتزم بالمنهجية أنا أقول لو أتيتك لك بأي مثال ست... ما... ما الذي ستقوم به أولا ستقارن بين أفكارك والله فهمك للإسلام والله فهمك للدول الإسلامية مع ممارسات هذه الدولة لتخرج باستنتاج تقول فيه أن هذه دولة. إسلامية أم ما قمت به الآن أن أنظر أمريكا ضربت ضربت العراق هذه هي الديمقراطية أقول من أين اتينا بأن هذه الديمقراطية؟ هل يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تقوم به ديمقراطية؟ والله هي تجسيد للديمقراطية الآن لما نحاكم الديمقراطية سنحاكمها إلى تنظيراتها لحد الساعة لم أقل أن دولة الخلافة داعش أو غيرها, أو غيرها قامت بكذا وكذا وكذا أحاول أن أن نحتكم إلى نصص إلى منطلقات. هذه هي المنطلقات التي ستقبلها أم سترفضها. أما ما قامت به الولايات المتحدة في العراق. وهذه تعتبر مغالطة. لأننا لما نحتكم إلى الديمقراطية سنحتكم إلى مفهومية. أنت لا ترفض الدولة بل ترفض المفهوم اساسا أنت لا ترفض ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية. أنت ترفض اساسا فكرة أن نحتكم إلى قانون عضوي. اذا ما ترفضه أنت هي المنظومة الفكرية. ما هيش تطبيقاتها؟ ولهذا أريد أن أكون منهجيا معك لنتناقش بامر بأمر منهجي. نحن نرفض منظوماتنا الفكرية بدون بغض النظر عن محاوله الهروب وإسقاطها على على أمكنا وال على ممارسات بشرية. نختلف في الأنظمة الفكرية. طرحنا طرحت منظومتك الفكرية وطرحت منظومتي الفكرية. حاولنا أن نستخرج تناقضات من داخل المنظومة الفكرية. ماشي من, من تطبيقاتها؟ كيف قام بها الناس؟ بولد بالتالي المثال انه اتيني بدوله اسلام بدوله ديمقراطيه طبقت الديمقراطيه اكيد انه لا يوجد دوله طبقت تماما ما في تنظيرات الديمقراطيه بصح انت يا حازم ما عندكش مشكل في الدوله بقدر ما عندك مشكل في التنظير عندك مشكل في لفظه المواطنه اساسا حازم عندك مشكل في لفظه ان يتساوى المواطن وان يتساوى المسلم وغير المسلم علاش لانه في منظومتك الفكريه يا حازم انت لا تقبل بهذا الشيء أن تجد... انا قلت ثواني سو... انا قلت لك يتسوف ان داون عالق دا في نفس المستشفى مفيش مشكله المدرسه اللي هيبقى ولا جامعه طبيه ولا كذا ندخل نصرى مع مسلمين برضو مفيش مشكله لان مفيش حكم شرعي هنا يفرق لكن انا بقول لك في حاجات الاسلام فيها نصوص قطعية ان لا جزء تساوي الجميع فيها زي انت بالضبط ما لا تساوي بين الرجل والمرأة في احكام فبتجيز لنفسك انك تتزوج واحدة واتنين وثلاثة واربعة وما بتجيزش المراه كده بتجيز لنفسك انك تتجاوز مسيحية بس المسيحية ما تتجاوزش مسلم فاذا ارتضيت انت بنفس هذه المنظومة داخل الدول اللي بتسمي نفسها زورا نعم سمعني عاود ما اسمعتش انه ترتضي انه غير المسلمات تتبير. لم اسمع عايز. انت, انت بترتضي للمسلم ان يتزوج من نصرانية في الانظمه الوضعية حتى الان الديمقراطية اللي, اللي في الدول العربية قوانينها لا تسمح ان المسلمات هتعتبر ده من مظاهر تخالف المواطنة مع أنهم بنصوا على قانون المواطنة تساوي الجميع أمام القانون بلاش دي حازم ما الذي يعني, يعني, يعني, يعني هذا أن دولة لا ترتضي هذا الأمر يعني إذا ركت تحدث على مصر أو غيرها هي غير ديمقراطية هي دولة لا تطبق الديمقراطية ببساطة لا يعني أن الديمقراطية ترفض هذا الشيء أنا لم أرى أحدا في التنظير للديمقراطية قال بأنه لا يمكن للنصرانية أن تتزوج بمسلم لم أرى بهذا حتى إن كنت تقول بان كل الدول الآن الموجودة في العالم العربي هي ديمقراطية، عدنا الكثير من مظاهر الدولة الدينية في داخل تشريعاتها قوانين الأسرة مثلا وغيرها. هل هذا يعني أن العلم أن الديمقراطية اقرت هذا القانون المتضمن في الأسرة في الميرات وغيرها لا هي قوانين أشرعة نظام حاكم. يطلق على نفسه لفظة الديمقراطية لكن إذا حبنا نعرف حقيقة هل هو ديمقراطي أو لا, لا قلت لك لما نتحكمن تحكم إلى المن الفكرية لا غير نتحكمش بممارسات الدول أنت إذا ترفض مثلا نتفق كلانا على أن مصر ليست بديمقراطية أنت تقول باللي هي ااا تعتبر مصر دولة ديمقراطية وتحكيمها على هذا الأساس أنا لا أرى في مصر دولة ديمقراطية أنت ترى في الجزائر دولة ديمقراطية تعتبرها دولة كافيرة أنا لا أرى في الجزائر دولة ديمقراطية وعلاش لأنه عندي واحد الأحكام أو واحد المعايير أصنف بها الدولة الديمقراطية من غيرها أبحث عن صفات المواطنة في إطار التشريعات أما أنت ترى كل دولة أنت ترى طيب طيب. عندك طيب أنا, أنا بس أستاذ طب انا بس بس اعذن الاستاذة اللي حدت صورة على البان المدق فيها تبرج من فضلك بس الصورة غيريها عشان ما نشيلش وزن وبعدين انت بتقول داخل نظام التشريعي ما انا قلتلك احنا في الاسلام ده امور ملزمة اصلا انا ماليش اختيار فيها مسألة المواطنة بمعناها الدستوري الموجود الان باطلة في الاسلام منظمة المواطنة اللي ممكن الاسلام يكرر جزء منها تساوي مثلا الجميع في الحقوق الصحية في ان السلع بتبع الكل بنفس السعر ان الطرق اللي بتجدد من الدولة او الخدمات اللي بتقدم بتقدم للجميع ده مفيش في مشكلة لكن تأتي فتقول ان من حق يكون وزير ومن حق يكون رئيس ومن حق يكون قاضي في محكمة يحكم هو لا طبعا الحاجات دي لا وحتى الانظمه الديمقراطية الوضعيه سواء في اوروبا او في غيرها بتحط شروط و تولى رئيس الدولة او رئيس الوزراء في كثير من الدول وهو مسلم بلاش دي وهو يهودي لا برضو مش مسموح بتنص كثير من دساتير الدولة ان رئيس الدولة أو رئيس وزرائها لابد أن يكون نصراني وفي بعض الدول يكون من طائفة معينة كمان من النصارى فده شيء وارد اصلا فانت مشكلتك هنا م... لا عشان انت تبقى متصق مع منهجك انت الديمقراطي انت كده انت متناقض مع الديمقراطية وان المواطنة لو كيدت فده لا ينافي اصلا ديمقراطيتكم والمفترض انه لا ينافي لا يتعرض مع الاسلام انه يقيد المواطنة دي باحكام شرعية زي ما الموضم الوضعية حازم باختصار ما... ما؟ لكي نعرف ان هذا الفعل دي باختصار ايه ما اختصرته سؤال سؤال اجبني عليه باختصار باش ما نضلشنا لكي نعرف دولة أحتاج إلى تعريف من عندك للديمقراطية لكي أعرف كيف أصنف هذه الدولة على أنها ديمقراطية غير الآن باختصار حازم ما هي الديمقراطية؟ حازم تسمعني؟ الشيخ حازم تسمعني قلت أنه ما سمعته وليس معلش فكرة أعيد, أعيد. الآن لكي نعرف مع بعض على أن هذه الدولة ديمقراطية أم لا؟ أن هذا الفعل ديمقراطي أم لا؟ نحتاج إلى تعريف للديمقراطية. شيخ حازم ما هي الديمقراطية؟ عندي صوتي والله أنا اللي رعب. عندك صوت شيخ حازم رك تسمعنا؟ أنا ما عليهش الجملة, الجملة فاتتني فتنتني يا أخي والله أنا عدتها تاني ما عليهش. حازم أمر منطقي الآن أن, أن نذهب مع بعض إلى شيء يسمى بالتعريف لأننا نختلف في تصنيفات الديمقراطية أنت تقول أن هذه الديمقراطية هذه ما هذه هذه هي هذه ما هيش أنا أسأل ما هي الديمقراطية ما هي الشروط التي في الديمقراطية التي إذا توفرت تقول عنها حازم أن هذه دولة ديمقراطية لا اولا وطالب بتعريف الديمقراطية أنا, انا عن نفسي مش ملزم بكده انا مش هو انا اللي جاي اسوق لها حتى اضع لها تعريف اذا, إذا, إذا انت لا انت و... اذا حازم هذه اشكال على بارك لا إذا استنى انت بس اتقل... استنى قبل ما, أتقول... ما تقولها ونزعل من بعض كل التعريفات اللي وضعت للديمقراطية عند مرفوضة عشان ما تقولش ان انا ما لا اعرفها ومطلع عليها كويس لكن كل اللي قدموا التعريفات وكل اللي قدموا انفسهم على انهم ممثلين للديمقراطية سواء ديمقراطية الغرب او ديمقراطية الشرق انا ارى ان هي متنقضة في ذاتها ومبادئها خاصة ما بين التنظير والتنزيل والتطبيق ومتناقضة مع شريعتي وإسلامي فأنا مش بحاجة بقى أننا نعد نقول هو دي أنه ديمقراطية وده أنه تعريف لا لا حازم حازم دقيقة باك. هذا شوف حازم من أفجديات الأمر أني لماذا طرحت هذا السؤال لأنه وجدت أننا نختلف في تصنيف الدولة أساسا أنه هذه ديمقراطية وهذه ما هيشة الآن من الأجدر ومن اللائقة أن التفاهم ليس بالضرورة أن تؤمن بهذا التعريف أو لا تؤمن أن يرضيك أم لا يرضيك الآن أنا أسأل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 أنا قلت لك ما صنفتش أي دولة على أنها ديمقراطية كل الدول ديكتاتورية بتتشدق بالديمقراطية كمجموعة قيم نظرية بتحكوا بيها على الناس إذن أنت تقول بأن الديمقراطية بريئة من ظلم, من ظلم السيسي ومن ظلم الحكام العرب هنا اتفقنا جميل يعني الديمقراطية ما هيش ديكتاتورية حازم أنت قلت بأن الديمقراطية ليست بديكتاتورية الآن الديمقراطية اللي ليست ديكتاتورية أنا بقول لك اللي اللي بيزعمه انهم الديمقراطية متنقضين مع أنفسهم أصلا لا قلت انهم ديكتاتوريين اللي... متنكرين بالديمقراطية أيوه ماشي أيوه تمام أنت الحاجة, الحاجة اللولة اللي ننديهم عندك على انه الديمقراطية ليست بديكتاتورية تمام حازم لا انا ممكن انا ممكن طلب الموضوع كده كده نظري اقول لك ان الديمقراطيه المزعومه اللي انت بتفرح فيها من ديمقراطية الفرد من دكتاتوريه الفرض الفرد هتوقعك برضو في الديمقراطية المزعومه على دكتاتوريه رأس المال اللي بيوجه الاقتصاد على سبيل المثال وبيوجه الاعلام حازم زت زت عرشت على حاجه ماهيش المضمه انا حابين نعرف الان ايوه يعني يعني لو هقول لك لو لو تصنوه هي إيه. إيه. إيه. سمعني. سمعني ل... طي... لو... لو تصورت ان انت وصلت للنظام الديمقراطي بالديمقراطية الكاملة اللي هو الاختيار المطلق لللي يسوي اللي ما يسويش نصارى ومسلمين وملاحدة وعيال صغيرة ومجرمين ويفصكوا كله السؤال بقى الهمج الرعاع اللي أصل لا أقولهم ثقافة ولا فهم مش ده هيحركوا الإعلام عن طريق رأس المال تم دي ديكتاتوري يبقى رجل الأعمال اللي كان صوته بصوت بقى صوته بمئة ألف صوت لماذا لأنه بيستطاع يوجه الناس حازم لماذا تنطلقون من فكرة أن ذلك الإنسان الغير مثقف سيوجه إعلام يوجه إعلاميا وبالتالي سيصوت على أنا ولدينا الكثير حتى في التاريخ الإسلامي ما قبلها على أن هناك أناس عملاء الناس علمين ناس عندهم مستوى واستطاعوا أن يشترهم هذا ما تقول هل أنت تقول بأن أن, أن حاشية السيسي من وزارة وغيرهم لا يمتلكون مستوى, مستوى علمي نعم هم يمتلكون مستوى علمي، لكنهم آثروا أن يساندوا نظاماً فاجراً، نظاماً قاتلاً، وبالتالي هنا المستوى العلمي، والله كون الإنسان يملك مستوى علمي لا يعني بالضر بالضرورة عدله. الأنظمة السياسية اللي رها وقف اليوم سيز... قف حازم. يعني... حازم. أنا ما قدرش عن العاد لأن بتكلم إن اللي مع فلوس هيبقى صوته بمئة ألف صوت وصلت، فده كده كده دكتاتورية برض. فين الديمقراطية بقى في كده كذا؟ إيه ب... لما... لا... العام. هناك تتحدث على نظام رأسمالي آخر يجب أن نهضر على هذا الأمر هل, هل إمكانية انتلاك المال؟ محتكر على مجموعة بشرية معينة لم يوجد في هذا في هذا الأمر داخل نظام الرأس مالي. وبالتالي لازم أنا وياك الآن نقشو إذا رحت لهذا النظام دقيقة حازم إذا رحت لهذا النظام نقطة على رأس مالي يوم الثورة راح نشد نظام الرأس مالي ونشوف إمكانية خلق الثورات داخل رأس مالي وهل هي محتكرة على أشخاص آلية ترى هذا نقاش واحد أوخر حازم نبقى في في نقطة الديمقراطية اللي بغيت نقولها لك أنت ترفضون الديمقراطية بهاد ال بهاد الحجة. تقولوا باللي كيف يتساوى صوته الجاهل مع صوت العالمي كيف نثق في إنسان لا يمتلك مستوى ونثق فيه ليقرر مصير الدولة الآن هذه ليست بحجة لأني كما قلت لك أنه الكثير من من لهم مستوى داخل الأنظمة السياسية أنت تعارضهم حازم لأنهم أناس ظلمة وبالتالي المعيار تاع العلم والله لا يستوي صوت هذا بصوت ذاك لا يعني شيء يعني الكثير من العلماء والكثير من عن من, من عندهم مستوى علمي هم ناس باعوا أنفسهم للنظام والكثيرين من من لم يمتلكون المستوى العلمي شاركوا في الثورات الشعبية حتى داخلكم حازم من يتبعك حازم بل عندك الكثير من الناس لا يمتلكون مستوى علمي لكن لكنهم يتابعونك في هذه النقطه تقول هؤلاء الناس يتبعون الحق بالرغم أن ما عندهم مستوى علمي، لكن الكثيرين مما يقارعونك وأنت تعتبرهم ظلال وفجارة، عندهم مستوى علمي وانت تعتبرهم ضالين. إذا هذه تعتساوي صوت هذا بذاك وهذا الحجة أنا ما نشوفهاش ملزمة هذا. الحقيقة أنا نشوفكم وليتوا النقطة الأولى تمن يحق له التصويت ومن يحق له إدلقى بصوته في اختيار الحاكم الشيخ حازم أركانا أنت هنا في الاستماع شيخ حازم شوف أيوة أيوة أنا وحازم, أنا وحازم ما نقدرش نختلفه كثيراً زعم النقاش وين يروح في حوايج هو, هو يختلف مع كل شيء وصارح فيما يقول عنده حوايج ينطلق منها وتح ما نقدرش نظنسيه في واحد النقاش هو يجي إذا كنا نقدره نظنسيه أنا وشفت وش انا وشفت وش حازم شفت في في في بادئ الامر تصنف هذه الدول ديمقراطيه وغير ديمقراطيه لكن فيما بعد انت غير ملزم بتعريف تقول لا تلزمني بتعريف واحد للديمقراطيه انت تتعرض مع كل فكره تاتي بها الديمقراطيه وهذا ما يقدرش يدي بلا نقاش افونسيور لقدام الانسان صريح فيما يعتقد عادي ما اخذته من حازم اليوم انا ما اخذته من حازم على أن المشاركه وهذه النقاط اللي كنا مركزين عليها قبل ما نعرج على أمر أخرى أنه المشار لا يمكن أن نذهب لدولة إسلامية بدون ثورة بدون انقلاب على النظام السياسي الكافر اللي راح موجود اليوم المشاركة دخل الانتخابات رئاسية المشاركة في في في انتخابات ديمقراطية هي كفر حلال أنا, أنا ما قلتش كده أنا قلت ده نعتنا إنما أنا قلت لك من باب المحاججة اتفضلوا لنا مادة واحدة في الدستور في اول م... نقطة في الدستور ونخش معكم اي حت لان قبل معرض اي حاجة هشوفها اذا فيها نص محكم من كتاب الله او سبنة رسول الله خلاص الموضوع منتهي مش هتنعطرش هت... هت... ونا... ونا... اصلا وانا قلت لك حط... حط مثلا حط كلمة ما فيش, مشكلة... ما فيش مشكلة بعد بعد ما حط المادة دي هات للمواطنة نعرضها عليها زال شراء اجازتها رح نيتعرضه هادو الامور تتعرض لا يمكن الجمع بين المواطنة يبقى انت معك مشكلة مع ربنا بقى بقول لك نص قطعي من كتاب الله سنة رسول الله بيبقى امام معارضه قلت ثواني بس ثواني لا اصل اجتزاء الموضوع ده مش خلينا نبقى منصفين انا قلت لك حط لي الماده دي رقم واحد واللي بقى يعرض عليه ولك حق في الجزئيات في الجزئيات ان تعترض وتقول لا ده ده مش نص قطعي ده في نص يخصصه هو اتفضل هاتوا فذنت اذا انت قلت فيما بعد انا عايز احط المواطنه فهجي اقول لك تعالى تقصد بالمواطنه دي ان يبقى المستشفى اللي بتعالج الناس مستشفى واحده بغض النظر عن دينهم ماشي المدرسة اللي بتعلم الناس الفيزياء والرياضيات وكذا واحده ماشي الطرق والمواصلات وكذا بتخش تركب اي مواصلات بغض النظر عن دينك ماشي لكن تأتي فتقول أساوي الجميع مثلا في المراس أساوي الجميع مثلا في الوظائف المختلفة في الدولة حتى الوظائف اللي فيها إدارة أو فيها سلطة أقول لك لا الشريعة بتقول لي كذا عندك اعتراض هات أدلته لو جبت أدلة تفضل نمرر القانون أدل لو أدل الموضوع أدل جاهز أدلة من أين حازم؟ أدلة من إن المسألة دي لا تخلف قال الله وقال الرسول بالضبط إذن كل أمر سأتناقش به معك يا حازم ستقودني إلى التوقف لا يمكن طبعاً. انت... طبعاً. طبعاً طبعاً أنا اللي مش شكراً النقاش لا يمكن أن يمر بهذه ما نقدرش نتناقش في أمر أخرى إلا ما دخلناش من ناحية الشرعية طيب مع عشان, كده ب... مع عشان كده انت جايب انت في... في بداية رومك قلت ايه؟ لو قلت ديمقراطية وخلاص اناقشك من المنظور ده ومش هقول بقى قال الله قال الرسول هناقشك من داخل منظومتك الفكرية نفسها لكن انت قلت ديمقراطية اسلامية لا اسلامية فين بقى يبقى انت لم كده لم معك مشكلة مع الاسلام لا حازم لم تستمع اضم جيدا لم اقول الكلمات ديمقراطية اسلامية نهائيا لا يا راجل انت قلت وصول المسلمين للحكم عن طريق الديمقراطيه انت إيه يا جماعه إيه في احنا ايه احنا اتحدثت تحدث... ما... لا يعني ان يتحدث عن الديمقراطيه الاسلاميه اتحدثت على كيف يمكن بنا ان نصل الى نظام الخلافة في 2023 السؤال حط... بقى هتصل للخلافة وانت نفسك رافض ان انا بقول لك حط لي ماده ان القطايات في الدين ما نخالفهاش وانت مصر ان لا اعترض بل انت نفسك بتقول ان متأكد متاكد ان ده تعترض مع دين خلاص يبقى الموضوع واضح ان انت كده ممن لا يؤمن اصلا حتى بالديمقراطيه الاسلاميه ه ب بالتأكيد لا لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية إسلامية حازم. نعم لا أحد هذا المفهوم أنا. خلصت ما. أنا ما حاولت قوله ما حاولت قوله حازم في كل هذا في كل النقاش في بداية النقاش على أنه يستحيل الذهاب بكم والله الذهاب نحو دولة الخلافة في ظل وجود هذا النظام يستحيل. طبعا لأنه و... نظام مجرم أصلا قائم على تنحية الله وتنحية شرع الله وتنحية قطعيات الدين. وقائم على التناقض أصلا في الطرح ما بين زعم الديمقراطية المزعومة وهو نفسه في الأنظمة الديمقراطية يعطي سيادة لفئة دون فئة ويعطي منع لبعض الفئات الكاملة من التصويت وده اصلا عكس الديمقراطية نفسها يبقى أنا اكلمك على تناقض الديمقراطية وهشاشتها في عرضها نفسه مش, مش بقى أنت كده بقى إركن جزئية الخلافة والديمقراطية الإسلامية وأحكام الشريعة أعيد للفكرة الشريع. الآن إذا حبيت في هذا تحاول أن تهدم البناء الديمقراطي من داخل نفسه حازم، كيف هدمتها؟ الحجة اللي مديتها الآن ما سمعتها حازم أعيد، كيف هد... كيف أثبتت تعارض النظام الديمقراطي مع ذاته؟ مع نفسه؟ أثبتت زي ما قلت لك كده أنه بيزعم حرية الفكر وهو نفسه بيشارك في توجيه الفكر عن طريق رأس المال اللي بيدير الإعلام عن طريق أنه هو نفسه بيصنع أحزاب معينة هي وحدها اللي لها الحق في فرض الأراء وال... وال... والقوانين والنظم أنت لا تستطيع حازم. أصلا أن تمرر رأي أو مبدأ أو ما إلى ذلك إلا عن طريق حزب له... له سلطة في البرلمان ويأخذ أغلبه إذن, إذن حازم أوكي وصلت الفكرة أنت تفترض أن هذا تناقضا من أين جبت الافتراض منتعك أن هذا تناقض منطلق من فكرة أن الديمقراطية هي كذا ثم ظهر فيها تعارض. إذاً أنت لديك تعرف للديمقراطية هذا؟ قلت بأنه ماشي. أنت عندك عندك بعض تعرفات بتقول حكم الشعب للشعب وبتقول حكم الأغلبية. دي مجمل المجمل التعرفات اللي بتدور حولات ديمقراطية. وفي بعضهم بيخلط ما بين مبدأ الحرية المطلقة في الاختيار ويربط او يحاول أن يربط الديمقراطية بالحرية الحرية في الاختيار. وانت بتشوف النظم الوضعية خلينا ناخذ امريكا كمثال اكثر من تشدك بالديمقراطية حزب جمهوري وحزب ديمقراطي وانت م. في النهاية لو حتى افترضنا ان في احزاب غير الحزبين دول ولا بيصلوا لأي حاجة صفر على الشمال في القيمة اللي موجودة على الارض يبقى انت في النهاية بقى الدكتاتورية تختار ما بين ده وده يعني حريتك في الاختيار هي في الاصل حرية اختيار من امرين مفروضين عليك اصلا اوكي اوكي حزم انا وش فهمت من هذه؟ أنك لديك تعريف للديمقراطية تعريفك للديمقراطية هي أنه لا يجب أن يكون هناك اقصاء داخل الديمقراطية لا يجب أن يكون هناك تمييز داخل الديمقراطية وبهذا تحاكم الدول وتقول لها أنت لست الديمقراطية أنت تعارضت مع قيامك اذا حازم يفهم جيدا قيام الديمقراطية يفهم جيدا أن الديمقراطية تتعارض مع الدكتاتورية في تنظيراتها في أسسها الفكرية وبالتالي أنا أتفق معك إن كانت دولة تعارضت مع هذه القيم هي دولة ديكتاتورية ليست بدولة ديمقراطية أوكي تفهمنا هنا أنت تملك التعريف الصحيح للديمقراطية ماشي لو انت اتفهمت بس حاولت حتى باين ان انت دلوقتي بتضحك ووشك مبتسم حاولت انك تتلعب بالالفاظ <تصفيق> لا, لا لا لا <تصفيق> انت تملك التعريف الصحيح حازم بعض <تصفيق> لا الديمقراطيين لا. لا يملكون تعريفك الصحيح للديمقراطية. لا لا بس انا انا بضحك عشان كده بضحك على ضحكتك انت ضحكت ان انت ايه خدت الموضوع في ناحية ما شاء الله الديمقراطية زي الزفت وصلت لي تحلم بالديكتاتوريه ده <تصفيق> لا مش لا ده لا لا م... لا حازم. <تصفيق> انا انا مش بضحك ليه حازم انت انت <تصفيق> كي تعرف هذه الأمور أنت قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية من تتشدق بالديمقراطية تقوم بالإقصاء والتمييز إذن انت في قراره نفسك تعلم يا حازم أن الديمقراطية مؤسسة على عدم التمييز وعلى حرية الاختيار وإتاحة الفرصة للاختيار وأنا قلت جميل حازم أنت تعرف التعريف الصحيح لا. من هيك عن تعريف الأغلبية. ما أنا بقول لك أنت تضحك عشان كده. اللي أنت بنتلعب بالألفاظ هي مش مؤسسة على كده هي طرحت شعارات مهمة تضحك على الناس بيها النما هي من يوم ما أسست أسست على قتل الهنود الحومرو أسست على الصراوات. هذا ما الذي هذا يعني؟ أمي جم كدمو هي جميل أن عمرها لم تكن ديمقراطية أنت تنزه الديمقراطية عن أخطاء وجرائم هذه الدول أنت ترى في الديمقراطية قيمة جميلة وتنزهها عن قيمها <تصفيق> أولى أنا ل... اللي هتحكي المراتي لا لا مش كده لأن زي ما الديمقراطية على سبيل المثال لها مضار زي مضار التناقض الفكري اللي هو النفاق اللي هو أفكار مزعومة لم تطبقها فنقول ان قد يكون الافضل منها الانظمة الشيوعية الاشتراكية الانظمة الشيوعية الاشتراكية قدمت منظومة اخلاقية في المجال الاقتصادي من مساواة الفقراء بالاغنياء قدر الاستطاعة وكفاليتهم و لم تقدموا المنظومة المجرمة الرأس مالية سواني بس سواني بس سواني بكمل الفكرة ده ده في عشرين ثاني فانت على سبيل المثال هترى الانظمة الشيوعية وحشة ومجرمة لمجرد انها تبنت حكم الفرد مع ان هي اجرائيا وعمليا كانت شيوعية في, الـ في, الـ في الاقتصاد يعني اشتراكية اصلا في المنظومة الاقتصادية يعني اجتماعيا افادت الناس اصلا مش ضريتهم يبقى انت المشكلة عندك مشكلة شعارات احنا عايزين نشوف تطبيق فين الديمقراطية اللي اهي أنا ما همني قلت لك أنا لا أتحدث عن التطبيقات تمام لو قلت أن دولة الولايات المتحدة دولة غير ديمقراطية رأى قلت سأتفق إن قامت بشيء غير ديمقراطي لأني أنا لما أحكم أحكم إلى منظومات فكرية قلت في أمر ثاني أنك تميل قليلا إلى الاشتراكية بحكم أنها تساوي بين ذا هذا وذاك الآن حازم هذا نموذج اقتصادي نموذج اقتصادي تبلور من من أفكار فلسفية حازم الاشتراكية والرأسمالية وغيرها الاشتراكية وصلت إلى الأخلاق الاقتصادية في هذا المجال لأنها منعت حق الامتلاك وبالتالي منع حق الامتلاك يقود بنا الى هذا النموذج الاقتصادي السماح بحق الامتلاك يقود بنا الى هذا النظام الرأسمالي اللي كنت تقول عليه فازل وغيره. أنا لا أرى في منظومتك الاقتصادية أنه يمنع الفرد من الامتلاك هل يمنع الفرد من الامتلاك في دولتك هذا؟ أنا أصلا في النظام الإسلامي لا الاشتراكية بالمفهوم الشيوعي صح ولا الرأس الإجرامية بالشكل العلماني أو الليبرالي صح انا في الإسلام في رأسمالية مالية اللي هي حق الامتلاك وحق الاستثمار بل السعي لتكتلات الاستثمارية كبيرة قدر الاستطاع هو صواب لكن في نفس الوقت عندنا صدقة وزكاة وعندنا بيت مال وعندنا أمر بمراعاة الأحكام الشرعية الموجودة والراجل التاجر ده أصلا فرض عليه زكاة عروض تجارة وزكاة أموال هي في حد ذاتها اصلا كافية للي قام نظام تكافولي جيد جدا في الإسلام يسد الضرر اللي موجود في راس المتواحش المتوحش وفي نفس الوقت يأتي بفوائد النظام الاشتراكي يا بحازم انت كلمة الزكاة بدلتها بالضريبة هذا ما قمت به ما الذي قمت به على أنه في لا حال امتلاك دقيقة حازم حازم يا أستاذ لا, لا الضريبة بتروح للدولة بتروح للحكام إنما الزكاة بتروح للفقراء فعلا لا في فرق طبعا اللي لما نأخذها إلى بيت مال المسلمين حازم مثلا بيت مال المسلمين يبقى الفقراء والمساكين والعملين من يتصرف في, في من يتصرف في بيت المال المسلمين؟ اللي بيتصرف اللي قائم على بيت المال اللي عنده إحصائية بالفقراء المستحقين للمال اللي عنده إحصائية يعني بالناس اللي عندها في 2023 نسموها دولة حازم في 2030 أيوه أيوه ماشي ايه المشكلة؟, المشكلة ما انت, انت فاق انت عايز المشكلة عندك مشكلة مصطلحات اننا في دار الإسلام الدولة هي اللي هتدير جمع الزكاة وصرفها في مصاريفها الشرعية والأنظمة الديمقراطية هي اللي هتجيز جمع حاولت, أن, حاولت أن أجد فرقا بين المنظومة الاقتصادية التي سميتها بالإجرامية ومفهومك للاقتصاد الإسلامي فلم أجد فرقا لا لا بص, على, بص على النظام الاقتصادي العملي بقى مش الكلام المزعوم اللي إمت نفسك مكر معاني مفيش خالص طبك خالص وكل الموضوع عندك مجرد منقشة فكري لا عندنا في أيام عمر بن عبد العزيز وأيام الصحابة تطبيق المنظومة الأخلاقية دي موجودة ما كان كانت منظومة أخلاقية فوق الرائع بشوية اللي عايز يتجاوز ييجي اللي عايز ياخد فلوس من غير سبب يجي. حازم ما الفرق ما الفرق أنا سألتك ما الفرق الفرق في ايه الفرق دي ماذا قابلتها دورة ورفضت ذاك. الدريبة حرام أصلا في الشريعة الإسلامية عندنا إيه اللي لماذا قابلت دي هذه حجة, حجة لا غير مرزمة لي باقي مرزمة لك أنا سألتك ما الفرق ما الحكمة أين الفرق الفرق انا عند شرعا انا كمسلم عند شرعا تعبد محضر لله حتى لو ما جدت لهش حكمة اما انا عند شرعا في حكم ان الزكاة هنا بتصل لمستحقيها فقط اما الضريبة بتدخل للمستحق وغير المستحق يعني انا اما بدفع ضريبة تاخذها الدولة وبدفع زكاة تاخذها الدولة عندك الاثنين متساويين لحد كده متساويين مصارف الضريبة في الدولة بتودى فين؟ بتوداه على سبيل المثال لبناء مستشفى يتعالج فقال غني والفقير إنما مصار الزكاة في الإسلام مش هيتعمل بمستشفى هيتعالج فقال غني هت... هينفق منها على الفقير تعالج. ده الفرق بين الاثنين إذا أنت مم. شايف ده, ده ما فيش فيه فرق يبقى في فرق الفرق وهذا جعل منها إجراميا بالمثال اللي مديته حل. لا أنا عند الإجرام في أصل الرفض للحكم لله رفض أنك تكون عبد لله ده في حد ذاته إجرام وتمرد أنت الخسران فيه انت حكم عادي حاكمتني إلى, الل إلى الله من جديد حازم شكرا جزيلا على هذا النقاش أشكرك جدا إذا أريد أن تكمل أكمل أنا في الاستماع لأنه في كل مرة سنعود إلى الحكم لله لا ما أنا جاوبتك حتى من منظورك أنت كرجل ما ما مش متدين أو مش مسلم قلت لك الفرق الفارق النديم ما هتروح هيتعالج بها الغني هو الآخر حزم هيتعين البيئة طريق الضريبة دي هيتعين البيئة طريق هيمشي عليه أغنى واحد في الدولة زي ما يمشي عليه الفقير إنما أنا مبدي في الإنسان المنظومة لدي, لدي سؤال يؤرقوني يا حازم هل أنا كيف؟ حزم حزم حزم حزم هو يؤرقك ليه ما أنت عارف إيجابته؟ ليه يؤرقه؟ أنت مش عارف إيجابته؟ ما انت عارف إيجابة؟ لا ده, ده أعرف ما انتش عارف انت مسلم ولا كافر؟ ما هو هو في الإسلام مسلم لأن المفترض الواحد عشان يبقى مسلم هذا بقى متيقب من الإسلام فإذا كنت لسه تايه مش عارف انت إيه يبقى ما انتش مسلم واصلة للفكرة فانت عارف شكرا جزيلا الحسن كالعادة نفس انتها بالنقش معلي شكرا الله الله يكرم 30 ثانية بقى قبل ما قبل ما نستاذنكم لو هت... مش عارف بقى انتم طاولين ولا ايه, إيه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول هتكلم الاول او ه... ممكن تطول عن 30 ثانية. من منظور الديمقراطية. يعني هكلمك الاول من منظور كنتم اللي انتم بتفهموه انت لو بقيت دكتور في الاقتصاد مش هتسمح ان اللي بيبيع جرجير على ناصيه الشارع يصوت في في في في في اتفاقيات اقتصادية مهمه لانه ببديهه العقل هو ما يعرفش اصلا يعني اتفاقيه ولا يعني اقتصاد ولا يعني ركود ولا يعني ايه ارتفاع نسبه الفائده ما يعرفش اي حاجة في اي حاجه فده اصلا يبدي رايه ليه ده, ده المفترض هو نفسه لو منصف يقول انا ما اعرفش لو جيت أسأله يعني انا لو جيت أديله الأوفر ده ان انت تبدي رايك وتبقى فرد فاعل هو لو منصف وبيفهم يقول لي لا أنا ما اعرفش اصلا الموضوع ده ايه زي ماجس قالوا إيه رأيك تختار أنهي رئيس من العشرة دول ولا يعرف أي حاجة عنهم ولا أي حاجة عن قدراتهم ولا أي حاجة عن الملكات اللي عندهم فيبدي رأيه في إيه أصلا ده في حد ذاته تناقض موجود من الديمقراطية لذلك لما الإسلام بيقول أهل الحل والعقد اللي أم ما يشبه في المنظومة الحديثة الآن النقابات المختلفة اللي يسهل في نقابة الأطباء أن يفرزوا أفضلهم وفي نقابة المهندسين أن يفرزوا أفضلهم وفي نقابة العسكريين أن يفرزوا أفضلهم سهل من مجموع هؤلاء ان نعمل مجلس يكون هو المنوط به اختيار المسائل المهم ويبقى الأفراد العادية يبدي ارائهم في الـ في الـ الطلبات أو النصائح والاعتراضات لكن القرار النهائي يكون لهذه اللجنة المختصة اللي فهمة اللي اللي لو فيها خمسة ستة على سبيل المثال عساكر فهم كده كده مجلس مجلس للعساكر مثلا بيتشاروا مع الباك إذا فيها خمسة ستة أهل اقتصاد فهم بيدرسوا الحاله الاقتصادية زي ما بيحصل حتى في الأنظمة الحالية الغرفة التجارية والمجلس إيه وإيه وإيه بيجتمعوا مع بعض ياخدوا قرارات معينة في النظام الإسلامي بقى إحنا كمسلمين أنا براح دماغي أنا عارف إن له رب خالق رازق مالك مدبر حكم وشرع وبين أحكام وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمرنا أن نتحكم إلى شرعته وقال لنا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والأمر ده تجسد عمليا في حياة الرسول والصحابة والتابعين وإن لما طبقوا الإسلام فتحوا البلدان ساد العدل بين الناس الكفار نفسهم ناعموا في ظل تطبيق الشريعة بعدل لم يشهدوا في عهد الكفار اللي زيهم زي نصارى مصر على سبيل المثال فإحنا في, في الإسلام بناخد المنظور ده التفاصيل دي كلها سهل وعندنا ديها ردود كبيرة لكن الفكر الاسلامي كله بيدور على المسألة دي ان الرب سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر يحكم ويشرع ويأمر وينهى نقول له سمعنا وقطعنا طب لو في حاجة ما قالش فيها حكم صريح يبقى سبنا نكتهد فيها نكتهد فيها وفق الايه وفق الاصول العامة للإسلام بشرط الا تخل بالايه بالنصوص القطعية وانتهت المسألة هنعمل تحديث وهنعمل تقدم وان الشرع منهاش عنه بالعكس الشرع امر به عشان بس ما, ما يفهمش إن الشريعة هنا قاصرة فقط على أقامة الحدود لا الشريعة واسعة جدا ولم تأمر فقط بمسألة الحدود أو العقوبات على المخالفات يزاكم الله خيرا وربنا يهدين الشيخ حازم فقط إذا تسمح لي من وقتك دقيقة أو دقيقتين تفضل تفضل أنا في الحقيقة عندي استشكالات لكن من الناحية الشرعية فقط إذا ممكن عندي سؤالين أو ثلاث أسئلة ولا أدخل في الجدال يعني أريد, إجابة أريد سامع الإجابة فقط استشكال الأول أنكم تقولون الحكم نريد أن نحكم بما أنزل الله جميل لكن تحت هذا العنوان الكبير شيخ حازم أنتم تدخلون كل ما هو قطعي وظني واجتهاد ال الأئمة والعلماء وتدخلونه تحت عنوان أنه الحكم بما أنزل الله هذا إشكال الأول يعني إذا كان حكم اجتهادي وتدخلونه تدخلينه وتدخل... تدخلونه في ذلك يعني هنا ليس بما بما أنزل الله هنا أصلا هي هي اجتهاد تبشر طيب جزاك الله خير هو ما أنزله الله في الاجتهاد إنه أمرك بالاجتهاد وصلت إنما نتيجة اجتهادك هتوصل لإيه؟ ده ما, بن ما بنقولش إن هذا هو حكم الله لا إنما حكم الله أنت اجتهد في ما ليس فيه نص ربنا اللي أمرك بكده والرسول أمرك بكده تمام؟ يبقى ولذلك انت بتؤجر في مسائل الاجتهاد مع إن ما فيش فأمر صريح أنت استجبت إليه حتى تؤجر ده مجرد اجتهاد تب ليه تؤجر على اجتهاد؟ وهو ليس اتباعا لأمر واضح حتى تساب عليه بتأخذ سواب على الاجتهاد لأن الاجتهاد نفسه من منظور الشريعة فأنت تجتهد وفق ضوابط الشريعة فعشان كده بتثاب تمام؟ يعني, ولذلك يعني في الإسلام يمكنه لو, لو أخطأت في مسائل الاجتهاد أخطأت مش أصابت بتاخد أجر طب أصابت بتاخد أجري ولذلك الاجتهاد مش زال أحكام القطعية هنخطئ فيها المخالف لا المخالف هنقول له مفيش أي مشكلة أننا نختلف في مسائل الاجتهاد يعني, يعني هنا الشيخ حازم يمكننا الآن حسب التراكم المعرفي اللي, اللي عندنا أن نتجاوز احكام واجتهادات بعض الائمه رحمهم الله ونضع احكاما نحن من اجتهادنا نحن يعني هذا هذا شيء ممكن بالنص اللي انت قلته ممكن طبعا لان كون المسألة من مسائل الاجتهاد معناه ان ليس فيها نص قطعي وليس مجمع عليه وبالتالي إذا أنت خلفتم هتبقى موافق لائمة آخرين يعني برضه حتى حتى ولو كان حتى ولو كانوا في إجماع إجماع سابق الإجماع سابق مستند لنص يبقى أنت خلفت النص سيب الإجماع على جنب بما إنه لكن انت لكن, ب... لكن هناك قاعدة أن الإجماع لا ينقضوا إلا بالإجماع لماذا يعني استنتج ذلك لا, لا لا لا المسألة الإجماع من أكسر المسائل اللي فيها لغط حتى في تعريف وحد الإجماع شرعة هل الإجماع إجماع الصحابة إجماع القرن الأول اجمع الثلاث كورون الفاضلة اجمع كل عصر ام الاجمع المتاخر ام اجمع الامه ولا اجمع مجتهد الامه في لغط كتير خلينا نتفق في اصل الاجمع المستند الى نص ما كان فيه نص قاطع محكم واجمعت الامه على فهم هذا النص بايه بمعنى معين انت كده مش مشكلتك فقط في الاجمع انت تبقى مشكلتك في النص وإذا ادعيت أن لك فهم مخالف فالفهم ده جبتوا منين والأمة قاطبة من حيث اللغة من حيث الشارع من حيث المذاهب المختلفة والأفكار المختلفة اتفقت على أمر معين فلا يسخ خلافه تمام جميل هذا كان يعني يعني هذا كان سؤال ثاني تاعي وأنا يعني وقتك أدخل في جدال أظن أنه وقتك ضيق يعني السؤال الثاني هو لماذا يعني أن يأتينا أحد المعاصرين هو بفهم جديد لنص قطعي لماذا نرفض فهمه إذا كان صحيحا مقارنة بالنسبة لهذا النص بحجة الإجماع طب اضرب لي مثال كده اضرب لي مثال زي إيه هات ولو مثال واحد يعني هي في الحقيقة الأمثلة أنا لا أتبنها لكن هناك أمثلة يعني أتبيها حدثيون أنا لا أتبناها لذلك لا أريد أن أضرب بها المثال يعني الأمثلة رأها يعني توجد توجد عدة أمثلة مثلا أعطيك, أعطيك مثال أن من يأتي ويقول أن القطع قطع اليد ليس هو البتر مثلا كمثال ويدلل على ذلك ويعطي الحجج على ذلك ويرفض فهمه بحجة الإجماع يعني لو حتى رفض فهمه بحجة ان النص يخالف قوله معليش أنا مع ذلك لأن اللي أتبنى أن القطع ليس هو القطع لكن أن, تتبنى أن يرفض فهمه بحجة الإجماع أنا هذا ما لا لاننا لأننا لسنا مأمورون بالرجوع إلى الإجماع بل مأمورون بالرجوع إلى النص قل ما أنزل إليكم من ربكم يعني أمر واضح شيخ حسن طيب ماشي عشان كده انا انا في مقدمة سؤالك قلت لك يعني اعتبر ان المسألة ملهاش علاقة بالاجماع اعتبر ان المسألة لها علاقة بالنص اللي بني عليه فعلى سبيل المثال هو ما يقول لي انا عندي اشكاليه في فهم معنى القطع واللغة بتقول ان القطع قد يارد بمعنى المنع مثلا مثل ان يقال قطعت الماء اي اي منعت ما عادتش موجودة او الكهرباء قد انقطع اي اي منع ما عادش موجود فأنا مش مشكلة هحجه بالناس مش هحجه باللغة ان النصوص الوردة في قطع اليد فيها بعض النصوص فيها ان الدماء أريقة او فيها مكان القطع نفسه يبقى الامر هنا مش مجرد منع عن السرقة فأنا في, أنا في النهاية ما نعرف ان انا داخل المنظومة الاسلاميه شيء وارد إن, ان الناس تعترض او ان الناس تفهم فهم خاطئ تمام فأنا كده كده عندي حجج هنقشه وانا شيء وارد ان حد يجي يقول لحد الرد ده وحد الرجم واه واه وانا مختلف معاك في كذا تعالى انت لو افترضنا ان السؤال ده نبع من واحد مسلم تعالى في قاضي شرعة هو قعد معاه ويفهمك ويقول لك واخد ودي معاه انت بتبدي رأيه وبتقول اصل اللغة قالت فهو لك ان القرآن كده كده حمال اوجه يفسره السياق ويفسره النص وتفسره السنة المبينة لما اشكل او اجمل في القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع يد الصراك والقطع موجود في, في الشريعة حد القطع يعني من أنه موضع في اليد تمام؟ فخلاص يبقى الموضوع هنا مش مجرد مانع فإنت افتراض إن مجرد وجود الشبهة أو المخالفة أو المعارضة دلالة على إن لها وجه من, من الاستدلال الكلام ده غلط وإلا فلن يعدم إنسان على إن الخمر لها فوائد والمخدرات لها فوائد والعري له فوائد مش هنغلب بقى فاذا افترضت جدلا إن كل من ابدى رايا فرايه معتبر كده كده يبقى احنا هنترك الامر للمجرمين يشارعن بقى للدعاره وللخمر والكذب زعم ان فيها فوائد اقتصاديه للدوله الفكرة الفكره فلا انا بناقشه فكريا اذا وركز معاه في دي بقى اذا انا ما قدرتش اقطع له حجة بحجية ما اقول صدقني يبقى المساله مش مجمع عليها ولا متفق عليه لان من من شكل الاجماع في القرآن ووصفه انه يكون محكم الدلالة يعني صلى الله لما قال للصحابة لا يصل لنا احدا منكم العصر من الا في بني كورايزة والنص قد يشعر بأنه واضح جدا هو ما تصليش العصر إلا ما توصل بني كورايزا يعني لو العصر أزل ما تصليوش في الطريق ومع ذلك الصحابة لما اختلفوا في فهم النص لم يعاقب ولم يعنف أحد المخالفين وده معناها أن هذا اللفظ مشكلا كمان وليس مجمعا عليه أو ليس محكما فالنصوص المحكامة المجمع عليها تجد فيها نصوص قطعية واضحة إذا ادعى المخالف عدم وضوحها أو أنها محتملة أو أن هناك نصوص أخرى تخصصها الحج عليها تبقى واضحة. طب لو افترضنا جدلا إن الحج عليه مش واضحة يبقى أنا هفترض معك جدلا برضو إن المسألة دي مش مجمع عليها أصلاً والإجماع ده إجماع خاطئ أو إجماع مبالغ فيه. زي ما يسمون إجماع السوء. وشيخ و... خاص حازم يعني كل من يدعي أنه لديه فهم جديد في في في عصرنا من المعاصرين المخالفين. حجته قوية يعني بنفس حجج المتقدمين بنفس حججهم يعني, يعني ما كانش قطعية في الحجة من الطرفين يعني ألا توافقوني في ذلك لا لا. إلا إذا احتكمنا إلا إذا إلى أمور أخرى إلى الإجماع أو إلى المذهب أو إلى أمور أخرى لكن بالنسبة إلى الحجة مثلا لو نأخذ, لو نأخذ حد الردة مثلا حجج المخالفين الذين لا يرون بحد الردة حججهم قوية حججهم قوية حتى إنهم يستطيعون إبطاله أو الضربة في سند الحديث نفسه. حجج الردة بالحجج القوية حازم. أول مفاجأة أصلا كده كذا حد الردة ثابت بالقرآن أصلا <تصفيق> أنت من تما أنت متخيل إن حد حازم. الردة. س... وإيش نقصد؟ إيشكم تقصدوا بالحج بالحجج القوية؟ الحجة القوية أي الدليل الواضح الدليل الواضح يعني هو هم عند يوجد دليل واضح او دليل قوي أو حجة قوية عند الطرفين يعني لا يعني بكاش حجة تغلب في ده نظر, مع في مع نظر الطرفين لا توجد حجة تغلب حجة في نظر الطرفين تنزلت مع جدلا إن حصل إن الحجتين متعادلتين او الحجتين قويتين يبقى لو تنزلنا جدلا كده يبقى المسألة خارجة عن أصل كونها مجمع عليها لكن انا انا على سبيل المثال عندما أفترض جدلا إن أنا عند أمر مجمع عليه يبقى عندي أدلته وعندي الرد على شبوهات المخالف ردود مفحمة واصلة الفكرة فأنا زدعيت زد إذا أنا بقى إن دي حازم حازم أنا حاجة اللي ديت ادعيت للمسألة عنه حازم وأنا عندما أكون في هذا هو الإشكال في الاختلافات أنك يا حازم أنت ترى واختش نكون موضوعيين متى نكون موضوعيين أنت ترى في أن حجتك أفهمت الحجة الأخرى وهو يرى في حجته أفهمت الحجة الأخرى أين المعيار؟ المعياره ما نيجي نتناقش في الحجة مش انا لك هو هيروح شرعا يتكلم مع القاضي روح يتكلم مع اهل الاختصاص في الدولة اللي انت فيها انت في دولة مسلمة اقترحت مثلا امر يخالف اجتهاد المتقدمين والله يا جدعان انا عندي نص شرعي كذا وعندي فهم مختلف لي وانا شايف ان انتوا اخطأتوا في كذا تفضلوا عدلوا لاني فاهم انا اصح صد عم اعرض بحثك أو, أو رأيك المفصل ده وادعمه بالأدلة وفند أدلة المخالف لها أصول معتبرة موجودة ياما العلماء كانوا بيعقدوا مناظرات في مسائل مختلف في المشكله المشكلة يعني؟ فأنت داخل دار الإسلام وداخل النظام الإسلامي انت اعترضت على أمر معك في أدلة مصنفة أو مفردة أو أدلة واضحة ردت فيها على أدلة المخالف نقول لك جزاك الله خير ونعدل على طول وفقا للي أنت جبته انما تزعم ان انا مختلف من غير أدلة او بادلة مهمة او بادلة متشابهة او بادلة مكتزأ في غير موضعها او خارج عن سياقها يبقى اهل العلم اللي فاهمين هيردوا عليك وخش معهم في سجال ونقاش حزم, حزم, و... عندي وأحياناً... حزم. واحيانا السجال والنقاش خد بس امر مطبق احيانا السجال والنقاش كان بيأتي بسرة مع كوسة ان يبقى اللي بيشرف على السجال هم اهل الباطن نفسه زي القائلين بخلق القرآن من المعتزله والجهمي الإمام احمد حاجاجهم اثبت بطلان كلامهم ونفس الكلام عبد العزيز الكناني في مناظره في مناظر المريسي في محضر المأمون فاثبت بطلانه فرجع عن قولهم يعني ده شيء وارد ان يحصل سواء انت كنت انت السلطه الحاكمه اللي بتمثل الحق او كانت السلطه الحاكمه بتمثل البطل في جزئيات والحق ضحض هذا البطل نفس الكلام كان موجود ايام ابن تيميه اما كانت بتعقد مناظرات بطلب من الامير او من ال... الوالي وقتها فعادي مفيش اي مشكلة كده في دار الاسلام طالما ضمن جزئيات وفي اتفاق على الاصل وهو حكم الشريعة انت متفق معاه ان اذا ثابت ان ده حكم قطعي لله هنسمع له ونطيع واختلفت انا وانت هل ده حكم قطعي ام مسألة اجتهادية انا اللي اخطأت في فهمها فانت بتقول لي اخطأت وانا بقول لك اخطأت بنروح احنا الاثنين نعرض حجاجنا وبياناتنا واثناء انك عش بتتاضح الحجة والبرهان اخر شيء شيء حازم وهو أهم شيء يعني في الحقيقة أنتم شيخ حازم تفترضون أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين يعني ليس أنتم تفترضون يعني الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأوامر ونهاهم عن أمور المشكلة هنا الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين فردا يعني كل فرد ينتهي ويمتثل لتلك الأوامر المشكلة في في في الجماعات السياسيه التي تذهب الى الإسلامية انها تفترض أن الله سبحانه وتعالى جعلهم واسطة واسطه بينه وبين عباده لكي يجبرون الناس على طاعته والامتثال الى اوامره هنا مفهوم, مفهوم السيطره على الـ على, الـ على الشعب لكي يمتثل لاوامر الله هو مفهوم اصلا يناقض القران وهو مفهوم أصلا ينشئ لنا مجتمعا منافقا يعني أحدهم لا يريد الانتثال أو يريد معصية الله سبحانه وتعالى كيف تريد كيف تجبره بقانون ما أن يطيعه سبحانه وتعالى مثال مثال كمثال يعني لو فرضت أنك ستغلق البنوك أو يعني تمنع الربا وهناك من يريد أن يعصي الله ويتعامل بالربا يعني هنا أين هي شرعيتك في السيطرة على هذا الشخص مع أن الله سبحانه وتعالى ترك له الخيار أن يعصيه ويطيعه بملء إرادته ماشي ربنا عز وجل ما تركش الخيار لكل إنسان ياسمين لقال الكلام ده ما في في الإسلام عقوبات على المخالفات ليس عقوبات منصوص عليها في الحدود المنصوص عليها في الشريعة كقاط عياد الصارق أو جلد الزاني أو جلد شرب الخمر أو كاد حتى عقوبات تعذرية أمر الشرع بأن يكتهد فيها الإمام بما يراه الاجتهاد نفسه قد يكون اجتهاد يعني قد يختلف فيه من قاضي القاضي أو من حالة الحالة لكن الأمر بالاجتهاد ل... لإقامة عقوبة تمنع الناس من الاسترسال في المعاصي ده أمر طبيعي ولذلك أنت نفسك هتكرر في الدستور الوضعي لا يا سيد حازم شيف. اسمح لي برك في هذه النقطة فقط اسمح لي أني قاطعتك أمر طبيعي هنا أنا, أنا أعارضك في ذلك يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوجد أربع حدود يعني لماذا لا, لا, لا, لا, لا نرى حدودا لأكل الربا حدا ضد أكل الربا مثلا أربع حدود فين بس أربع حدود في الحيرة وال وال والقذف أنا قلت لك في القرآن الكريم الحيرة والقذف والزنا والسرقة القصاص يعني هناك من يعتبر حدا وهناك من لا يعتبره حدا لأن فيه العفو والرد الرد مذكور في القران حدها القتل لا الا من تألف المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لا نغري انك بهم ثم لا يجيرونك فيها الا قليلا ملعونين انما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا يبقى ذكره إن من جاهر بالكفر اللي هو المنافق اللي أظهر الكفر أخذوا وقتلوا تقتيل أدى حد رده والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا لا, لا من كي لا يقول لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابها وكان ذلك في حق المنافقين ولم ينهى الصحابة عن قتله ولذلك الصحابة قتلوا المرتدي يبقى ده كده مما يسمى في الشريعة أمر مختص بالرسول زي زواجه من تسعة مع نهيه الأمة عن الزواج بأكثر من أربعة ده أمر من خصوصيات الرسول الصحيح ومن بكاته في الآية شيخ حازم هم المقاتلون الذين كانوا في حلف ضد المسلمين مع المشركين, المشركين. والأمر معروف المذكورون في هذه الآية الأخ حازم لا لا لا لا ده اللي معروف ده ده اللي كانوا بتوع المسجد الضرار ده قسم صغير من المنافقين نما الآية هنا خل... شملت كل المنافقين مش دول بس صحة أه... الم... الم... لماذا افترضت أنهم بالعموم لأن الخاصة لا يعمم إلا بقارنة ولا توجد قارنة التعميم هنا بتاتا يا شيخ حزم ده بالعكس أنت كده كده الأصل في الألفاظ العموم أصلا والتخصص هو اللي بيحتاج لدليل فالأصل هنا عموم النفاق ولم يخصص منافقين دون منافقين الأصل في اللغة أصلا العموم مش الخصوص الأمر الآخر أن عندنا حد القصاص موجود في الشريعة برضه وهو القاتل عندنا حدود قصاص الأطراف اللي هو السن بالسن وغيرها من النصوص في حدود كتير موجودة في الإسلام أما أنك بتفترض أن كل مخالفة للشرع لابد أن يكون فيها حد لا هو الشرع تركها لل... للاكتهاد للحاكم للاكتهاد للقاضي الشرعي ولذلك أنت نفسك في القانون الوضعي نفس النظام الدستير والقانون بتنص على عقوبات معينة أحيانا وبتنص على عقوبات ما بين بين يعني يقول لك مثلا أقصاها 15 سنة سجن و... وأدناها 5 سنين سجن طب ما بين 5 و 15 ده على حسب القضية وعلى حسب القاضي ممكن قاضي يكون دايما بيحكم بالخمستاشر وقاضي باين باين فده شيء وارد اصلا انه ده في الطبع البشري في نصوص قطعية في الشريعة هنعمل بها وفي نصوص اجتهديها توكل الى الامام يعني على سبيل المثال كسر اشارة المرور عليها في القانون 100 دولار مثل مثل. طب انا في الشريعة لو قاضي وجالي واحد كسر الإشارة عشان مع واحد مريض أو عشان متأخر جدا على الشغل والشغل بالنسبة له مهم كأن يكون سائق القطار أو ما إلى ذلك مش هدله غرام أو هخليه له غرامة يسيرة جدا وصل الفكرة فدع في, ال... في الإسلام ما فيش فيه أي إشكالية فما تفترضش إن احنا بنلزم في الإسلام بمسائل الاجتهاد لو كانت مسائل اجتهاد فالأمر فيها فيه ساعة إن شاء الله شكرا ما. شيخ حازم هي فكرتك وصلت لكن دائما محتاجه الى نقاش خلينا معليش دائما محتاجة إلى نقاش الشيخ حازم وفرصه اخرى يعني أنا في البدايه وعدت اني ساطرح اسئله بدون جدال شكرا لك الشيخ حازم اظن ان الاخوه هنا عندهم اسئله اذا عندك يعني بعض من الوقت ومشكور جزاك الله خيرا فضل... يعني مش تفضل دقيقة الباش ماستن دقيقة دقيقة برقاوي. مستن. لا لا عليش أنا منشرح نطور الله عند الخدمة إحنا دقيقة برق أولن أول. خلي ماستن يا برقاوي. شوف شوف طلع قبلك. خلي, خلي ماستن يا برقاوي. مستن. يا برقاوي. يا برقاوي. خلي شوف. ماستن بكي يهضر وتعود هدر تعال رك.